الصوت. الفضل. الرجاء ص و ت الفضل من ا ل ا خ و ة طيب الرجاء من ا ل ا خ و ة طيب ن ق ط و لي ا ل غ ر ف ة اول شيء لان اخشى من لحظه اخشى من تعديات وكلام ما ي يم... ع ايوه طيب فكوا ن اخونا ل م ه ي ب فكوا عن اخونا عن ل م ه ي و ب اولا أ ب و المنذر فك عنه فين هو إ ذ ا شفتوها طيب أ ب و المنذر تفضل تفضل اللاقط السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ و ل ا الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف المرسلين م ح م د وعلى و اله و صحبه الطيبين الطاهرين جزاك الله خيرا ف ض ي ل ة الشيخ جمال الحارث على تقديم هذه ا ل ف ر ص ة ح ق ي ق ة أ ن ا كنت أ ح ب يا شيخ أ ن يكون التعارف بيننا في م ن ا س ب ة أ ط ي ب من هذه و أ ك ر م و لكن يقدر الله و يشاء في كونه أ م و ر ا لا ندري مصالحها طيب ف ض ي ل ة الشيخ بارك الله فيك هناك من يقول لا يوجد صوت هناك صوت إ ن شاء الله هناك صوت طيب الحمد لله ف ض ي ل ة الشيخ الذي بلغكم أ ن ي تكلمت في الشيخ ربيع حفظه الله و أ ن ي طعنت فيه وقلت هو طعن أ و تكلم في سيد قطب ولم يفهم كلامه طيب خذها مني ص ر ي ح ة أ ق س م بالذي فوق سبع سماوات ما تكلمت بمثل هذا الكلام و إ ن ي أ ح س ب أ ن الشيخ ربيعا عالم سلفي من أ ه ل العلم وممن من يستفاد منه ويؤخذ عنه وليس هو بمعصوم يؤخذ منه ويرد ويترك ولكنه عالم سلفي معتبر ا ل أ ح ك ا م ورده على سيد قطب رد صحيح ويجب ا ل أ خ ذ به وقد وفق الشيخ حفظه الله ونفع به ومتع و أ ك ر م ب أ ن وفق يعني رد عليه ردا لا يمكن أ ن ينتقص منه والكلام الذي نقل يا شيخ هو كلام يعني في أ ن ي قلت الشيخ ربيع رد على سيد قطب ولم يفهم كلامه هذا الكلام والله ما كان بل هذا الذي تسمعه نقل على أ ن ه في المجلس على أ ن ه كلام الشيخ عبد العزيز آ ل الشيخ وقلت بالحرف الواحد وقلت بالحرف الواحد ب أ ن كلام الشيخ عبد العزيز آ ل الشيخ كلام ليس صحيحا ويرد عليه والشيخ ربيع وفق وفق لهذا ا ل أ م ر و أ ق و ل ل ع ن ة الله علي إ ن كنت فيما أ ق و ل كاذبا هذا الذي أ ع ت ق د ه و أ م ا ق ض ي ة و أ م ا ق ض ي ة نعم طيب و أ م ا ق ض ي ة أ ن ي تكلمت في مشايخ في الجزائر فالذي يقول أ ن ي طعنت في شيخ من مشايخ الجزائر ف ي أ ت ي ن ي بدليل أ و أ ب ا ه ل ه ف ي أ ت ي ن ي بدليل أ و أ ب ا ه ل ه فوالله الذي فوق سبع سماوات ما طعنت في شيخ سلفي من مشايخ الجزائر و أ ق س م بالله و ل ع ن ة الله علي إ ن كنت كاذبا ب أ ن ي ما طعنت و م ن ت ق ص ت من شيخ من مشايخ الجزائر السلفيين وكلهم على عيني و ر أ س ي و أ ح س ب أ ن ي ح س ن ة من حسناتهم أ ح س ب ب أ ن ي من حسناتهم ولما قلت أ ي ض ا يعني ن ق ل لك ب أ ن ي قلت أ ن ا لا أ ح ت ا ج ت ز ك ي ة هذا أ ي ض ا ليس صحيحا بل أ ن ا لما دخلت في أ و ل ا ل أ م ر وقيل من يعرفك قلت يعرفني الشيخ نجيب جلواح و الشيخ محمد بن مكي ثم بعد ذلك صار ا ل إ خ و ة في كل م ر ة يرجعون بنفس الكلام وامتحنوا الشيخ محمد بن مكي وامتحنوا الشيخ نجيب بي و أ ر ا د و ا أ ن يسجلوا ا ل م ك ا ل م ة بيني وبينه فلما ر أ ي ت ه م يريدون بالمشايخ هذا ا ل أ م ر والتشويش على دعوتهم قلت لا تنسبوني للمشايخ قلت لا تنسبوني للمشايخ حتى لا يؤذون وهذه ا ل ا ه ذ ا الكلام الذي جرى وكيف لا أ ك و ن محتاجا إ ل ى المشايخ والعلماء و أ م ا ق ض ي ة يا شيخ ق ض ي ة أ ن ي متصدر ومتعالم وما إ ل ى ذلك فوالله لست ممن يحب التصدر ولا أ ن ينبري لما لا يستطيعه ولكني أ ق د م مع إ خ و ا ن ي و أ ب ا ح ث ه م و أ ش ر ح لهم ما فتح الله علي به ف أ ن ا درست في ا ل ج ا م ع ة ولي ش ه ا د ة ليصونس في الفقه و أ ص و ل ه ودرست أ ص و ل الفقه عند تلاميذه الشيخ فركوس الكبار ولازمت الشيخ محمد علي فركوس أ ر ب ع سنوات بل أ ك ث ر في مسجده وفي ا ل ج ا م ع ة ودرست على الشيخ نجيب في مسجده في حلقاته وعلى غيرهم ممن لا تعرفون أ س م ا ء ه م و أ ج ز ت بحمد الله في متون ق ر أ ت متونا على بعض المجازين وعرست عليهم ثم أ ج ز ت فيها فلم أ ت ص د ر لشيء لا أ س ت ط ي ع ه فالذي أ ق و ل بعد أ ن أ ن ا ما كنت أ ع ل م ب أ ن ك أ ن ت من تكلمت صراحه أ ن ا كنت اظن أ ن ه من كلام ا ل إ خ و ة كما جرت ا ل ع ا د ة ثم نبهت أ خ ي ر ا ب أ ن ك م من تكلم و أ ن ا لا أ ع ر ف ك م ولا يعني من غير الاسم أ ع ر ف الاسم يمر علي أ ح ي ا ن ا هكذا في الغرف ولكن ما أ ع ر ف يعني شخصكم أ ن ا بينت الذي طعن في به و ق ض ي ة أ ن مشايخ الجزائر يتبرؤون مني فالذي قال ب أ ن مشايخ الجزائر يتبراون مني ويحذرون ي أ ت ي ن ي باسم من أ س م ا ئ ه م واحد فقط من مشايخ الجزائر يطعن فيه واحد فقط و أ ن ا أ ق و ل له إ ن أ ت ا ن ي بواحد وزين ا وجه الطعن ف إ ن ي أ ش ه د ك و أ ش ه د ا ل غ ر ف ة جميعا أ ن ي راجع عنه ولكن يكون قولا حقا بحق إ ل ى الحق فوالله إ ن ي راجع من ا ل س ا ع ة فهذا الذي أ ح ب ث ت ان أ ب ي ن ه وقد ذكر لي ب أ ن ك م ممن تتسع صدورهم للسماع ولمباحثه ا ل أ م ر و إ ن ي مستعد على أ ن أ ب ا ه ل من يريد في كل ك ل م ة زعمها عني يعني من قال اني طعنت في ا ل شيخ ربيع أ ب ا ه ل ه ومن قال ب أ ن ي طعنت في مشايخ الجزائر أ ب ا ه ل ه ومن قال ب أ ن ي متصدر و أ ط ع ن في العلماء هذه أ ي ض ا ذكرت أ ط ع ن في العلماء في مجالسي اباهله و إ ن ي مستعد لذلك هذه يمكن يعني كلها أ ن أ ب ا ه ل فيها بل أ ب ا ه ل في أ ل ف ا ظ ه ا و أ ب ا ه ل في مفرداتها ومن قال ب أ ن ي قلت لا أ ح ت ا ج تزكيه بمعنى أ ن ي متصدر و لا أ ح ت ا ج أ ح د ا و أ ن ي بلغت القلتين فهذا أ ب ا ه ل ه ولتعلم شيخنا و يعلم أ ي ض ا الحضور جميعا د ا ر ك الله فيكم فلتعلم أ ن ي منذ دخلت و هذه هي ا ل أ س ئ ل ة ت أ ت ي وتذهب دائما و يضغطون و يبحثون عن ا ل أ خ ط ا ء و يترصدون بي على كل حال هذا الذي عندي و أ ظ ن أ ن ي أ ت ي ت على مهم ما ذكرتم ل أ ن ي وهذا الذي أ غ ض ب ك م وسمعتك تقول أ ن ا الذي أ غ ض ب ن ي طعنه في الشيخ ربيع و ق ا ئ ن شيخنا ا ل ج ز و ق ر ة أ ع ي ن ن ا أ ب ي عبد المعز محمد علي فركوس إ ل ى آ خ ر شيخ على المنهج السلفي إ ل ى آ خ ر من ينسب ل ل د ع و ة ا ل م ب ا ر ك ة بل من استطاع أ ن ي أ ت ي ويباهلني من أ ج ل الطعن في طالب علم واحد سلفي أ ن ا مستعد أ ن أ ج ل س معه و أ ت ب ا ه ل أ ظ ن بهذا أ ك و ن قد وفيت وكفيت أ م ا أ ن ي قلت أ خ ط أ الشيخ ربيع فهذه قلتها ولما قلت أ خ ط أ الشيخ ربيع فقلت في تقديري أخطأ وقدره محفوظ وهو عالم. وقلت د ر ه وهو محفوظ ع ا م و ق ل باللفظ الواحد الشيخ ربيع أ ص ا ب في أ ك ث ر ما قال وفي جرحه للناس ولكن في م س أ ل ة من المسائل مما تعرفون قلت أ ع ت ق د أ ن ه أ خ ط أ ولم أ ك ن مفتتحا قولا بل أ خ ذ ت بقول عالم آ خ ر من علماء ا ل س ن ة ومن كبار أ ه ل العلم في زماننا و أ ن ت م تعرفونه ف أ ن ا لم أ ت ع د حدودي بارك الله ف ي ك هذا الذي أ ق و ل وهذا الذي قلته وهناك من بعث لي بضحكه ف أ ق و ل هذا الضحك ا إ ن كان يمكنه أ ن يباهلني ب أ ن ي أ ك ذ ب فليفتح فليحظر ا ل آ ن ي أ خ ذ اللاقط أ م ا م الشيخ و أ م ا م الجميع ونتباهل طيب إ ن كنت تريد شيئا آ خ ر يا, يا شيخ جمال وفقك الله وسددك ف أ ن ا هنا مستعد ا س أ ل ما شئت قل أ ي ك ل م ة قيلت في ه و أ ن ا مستعد ها هنا و أ ن ا مستعد ها هنا طيب موقفي من الحلبي يعني ا ل ق ض ي ة يا شيخ قبل أ ن ننتقل إ ل ى موقفي من الحلبي نتفق على أ م ر بارك الله فيك يعني ا ل ق ض ي ة خرجت من الطعن في الشيخ ربيع برئ ساحتي فقط تبرئني من ا ل ط ع ن في الشيخ ربيع بعد أ ن أ ق س م ت و أ ت ح د ى من ينسب ذلك و أ ب ا ه ل ه تبرئني من ا ل ط ع ن بارك الله فيك تبرئني أ ق س م بالله ما طعنت في الشيخ ربيع و أ ب ا ه ل من قال ذلك سبحان الله طيب لك اللاقط لك اللاقط جزاك الله خيرا على إ ت ا ح ة ا ل ف ر ص ة نعم لك اللاقصى شيخ لكن فقط بارك الله فيك اااا الشيخ جمال بارك الله فيك المسائل التي عرضناها قبل الانتقال الى السؤال الثاني موقف من, من, من, من الثاني السؤال الثاني موقفك طيب جيد ننظر في هذه ثم ننتقل إ ل ى ا ل أ خ ر ى طيب لكم ا ل آ ن ع ما م تركت اللاقط معذره معذره طيب والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بارك الله فيك أبا يا أبا المنذر عليكم <تصفيق> لله على رسول وعلى آله وسلم قلت ورحمة أجمعين ما عندك فيك وصحبه أنت في المسائل أنا, انا ارد عليك انا بعض انا سمعت البعض من كلامك طلع ليش طلع ن ع لا لا ل ن ت عنده ضعيف الجزائر اعرف انه النت عندهم ضعيف ف ب ذ ا رجل سمعتك و أ ر د عليك ليس ردا نقاشا و م ج ا د ل ة لا أ ن ت رددت بيمين أ ن ك ما تكلمت في الشيخ ربيع بالكلام الذي ذكرته أ ن ا اتهاما لك كما تقول إ ن ه اتهام أ ن ت أ ق س م ت أ ن ك ما قلت هذا الكلام و أ ن ا أ ر د لك أ م ا م ا ل إ خ و ة و أ ق س م ثلاثا أ ق و ل والله إ ن شخص أ و ص ل لي هذا الكلام الذي سمعته أ ن الشيخ ربي عندما رد على سيد قطب لم يفهم ما كتبه سيد قطب بكتبه لا لا جاني كتابه وعلى هذا الشاهد شاهد فقط أ ن ا نقلت أ ن ت اقسمت أ ن ك ت ب ر أ ت منه و أ ن ا حتى, أخرج حتى, <تصفيق> حتى, حتى أ خ ر ج حتى حتى أ ب ر ي ساحتي حتى لا أ ن ا أ ق و ل الشاهد على ش ا ه د مش شاهد على الكلام شاهد على هذا الشاهد أ ن ه قال لي هذا كتب لي هذا فهمت علي انا لن أ ذ ك ر لك اسما إ ن وثقت ب ه حياك الله انما وثقت بي والله لن أ ذ ك ر اسم أ ح د أ ن ا لست صاحب ف ت ن ة و أ ن ا قبلت هذا قسمك واعتذارك ل أ ن ك أ ق س م ت بعظيم أنت أقسمت بعظيم لكن أ ر د لك أني لماذا ذكرت هذا ل أ ن ه جاني ش ه ا د ة وشاهد ا ل هذا عليه شاهد أ ن ه قال لي هذا الكلام فهمت بارك الله فيك ق ض ي ة الشيخ ربيع ل ن ل ا ننتهي ن ا منها ونصدقك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف لكم ف ص د ق و ا بارك الله فيك ف ه م ت أ م ا ق ض ي ة ذكرت شيء أن أ ن أ ن ك تكلمت في مشايخ وعلماء الجزائر أ ن ا ما ذكرت هذا ما أ د ر ي أ ن ت من اين جبت هذا الكلام أ ن ا ما قلت أ ن ك تكلمت فيهم لا لا لا ما وصلني لا لا لا م انا أ ما وصلني إ ن ه م تكلموا فيك أ ن ك تكلمت فيهم أ ن ا ما أ ع ر ف إ ن ك تكلمت فيهم لكن أ ن بعض مشايخ الجزائر يتبراون من تزكيتك فنعم ل أ ن بلغني أ ن ك قلت أ ن فلان زكاني ومشايخ ز ك و ن ي هذا الذي بلغني و أ ن ا تيقنت من نفسي باقصد بنفسي من مشايخ الجزائر ولن أ س م ي أ ح د لات لن أ س م ي أ ح د أ ن ا ت... تيقنت بنفسي أ ن ا تيقنت بنفسي لا تذكر لي اسمى والله الذي لا إ ل ه غيره ولا رب سواه ان ما كان بيني وبين مشايخ الجزائر و ا س ط ة في هذه ا ل م س أ ل ه أ ن ه ي ت ب ر أ من تزكيتك ولا ينبغي له أ ن ينقل هذا عني هذا الذي أ د ي ن الله و أ ل ق ا ك يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ل ق ا ه و أ ل ق ا ه م فهمت بارك الله فيك أ ن ا والله ما أ ع ر ف ك ولا تكلمت حتى جاءتني عنك أ خ ب ا ر فتحريت فتحريت م د ة أ س ب و ع ي ن أ و أ ك ث ر اسمعني أ ن ا ساكت من أ و ل يعني بارك الله فيك أ ن ت طالب علم فالمفترض أ ن ك تجمع النقاط و ت أ خ ذ اللاقط تتكلم فيما بعد ما تكتب ك ت ا ب ة بارك الله في ك ي ا أ ب المنذر أ ن ا أ و ل ما كتبت لك إ ل ا كلمتين وانت مليت ا ل ص ف ح ة فهذا الذي حصل فقط لغا ق ض ي ة الشيخ ربيع آ م ن ا وسلمنا ولكن أ ن ا رددت لك على ماذا س ن ت في ردي عليك في ق ض ي ة م س أ ل ة الشيخ ربيع استندت على ش ه و د وحسابهم على الله وليس كل من أ خ ط أ يجب أ ن نذهب إ ل ي ه و ن س أ ل ه بنفسه هل قلت أ و لا قلت والشهود موجودين هذا ما هو منهج سلفي ع ن د م ا ق ا ل ا ل إ م م ا أحمد عندما جاءه ابن ن أن قال ا ل ف عند الباب وما زال في أ ب ي ه يريد أ ن يدخله فقال إ ن فلان أ و ث ق منه عندي يعني وثق في فلان ذاك الذي طعن في هذا اللي عند الباب ف أ ن ا أ ق و ل هذا الذي عندي و أ م ا إ ن ي أ ن ا ذكرت أ ن ك تكلمت في مشايخ الجزائر م مشايخ د ي في ن ة ا ل ما أذكر إنك أني قلت أنك تكلمت فيهم لكن أنهم منك نعم أذكر أني أنك لكن يتبرؤون قلت ولن أ ذ ك ر لك أ ح د أ ن ك تعرف بعض الوقائع ر ف لكن بعضهم ما تعرف وقائع لهم و س أ ل ت بنفسي وليس البيني وبينهم و ا س ط ة ف أ ن ا والله من ي حريص على اني أ س ق ط ك أ ن ا من من أ ن ا طالب علم وممكن طويل بعلم ممكن اكون أ ن اكبر أ منك ما أ د ر ي لكن لبلغني أ ن ك في العشرينات و أ ن ا أ خ و ك اربع وخمسين سنه فلا أ د ر ي هل أ ن ت في هذا السن أ و لا فقط ل غير انه كمناصحه بيننا إ ن كنت سلفيا حق ف ح ط يدك بيد ا ل م ش ا ي خ في الجزائر واسمع منهم واستنصح منهم وهذا لنوصيك ونوصي أ ن ف س ن ا لا نتكبر ولا نتصدر عنهم أ ن ت تقول أ ن ا لا أ ح ب التصدر ب ج ز ا ك الله خير هذا ا ل م أ م و ل فيك وفينا أ ي ض ا أ ن ن ا لن ت ص د ر فاستمع م ذ ا المشايخ ا يقولون لك ف لنصائحهم ل اما انك تخالف وتناقض هذا ما يعجبنا وله منهج سلفي و أ ن ت تعرف ذلك عندك شيء أنا ما أردك وأرجو من الإخوة لا لأخونا المنذر لأخينا المنذر أردك لا أحد أحد يكتب يكتب شيء في تفضل الإخوة لا الخاص لا له وأرجو أبو أو أبو ما أ ن ت م طلبه علم واهل س ن ة وسلفيين لا أ ح د يستهزئ ب أ ح د لا تضحك ولا عندك فعلا ر د علمي رد عليه عندك ح ج ة عند اللي عنده ح ج ة ي أ خ ذ اللاقط اللي عنده دليل على أ ب المنذر ي أ خ ذ اللاقط أ م ا ان م ه ا ت ر ا ت وكلام في الخاص على أ ب المنذر أ ن ا والله لا أ س م ح سواء في غيابي او في حضوري لان الرجل لما حط الضحك هذا ما يمضع لا تسخر لا يسخر عندك رد علمي لا. لا نمنع الرد العلمي عندك دليل خذ اللاقد قل يا ابا فرحان عندي دليل خذ اللاقد وابو المنذر يسمع سواء قبل او لم يقبل و أ ب و المنذر يريد أ ن يرد يرد هو قال ان صدري يتسع ف أ س أ ل الله ذلك و أ ن ا إ ن شاء الله أنه كذلك اني اتسع صدري ما دامت أ ن ه أ خ و ن ا وعلى منهج والخلاف قد يكون ينجبر ها؟ وتصلح ا ل أ م و ر وتستوي القلوب فنحن نوصيه فقط نحن نوصيه أنه تستقيم مع مشايخ الجزائر نعم أ ن ا سمعت مدحه و ث ن ا ء على مشايخ المدي... الجزائر ثناء عاطر لكن أ ن ا قلت لك بالوجه المقابل أ ن ه م لا يزكونك و أ ق و ل ه ا أ ل ف م ر ة ل أ ن ي متوقن من هذه ا ل ك ل م ة منهم م ب ا ش ر ة ف تفضل بارك الله ف ي ك و أ ي إ ن س ا ن عنده ممكن يا اخوان تنزلون أ ي د ي ك م يعني طلب من أ خ ي ك م الكبير ت ن ز ل و ي ك ممكن م اللي رافعين أ ي د ي ه م ي ن ز ل و ه ا الليل ة ما أ ظ ن فيها أ س ئ ل ة ا ل أ خ و ة في صوت ولا أ ك ل م نفسي الحمدلله طيب ا ل أ خ و ة ي نزلوها ايديهم أ ق و ل فضلا لا أ م ر ا طيب نزلوهم يا أ ب و صهيب يا أ ب و علي الياس ظ ا ه ر مهم غير موجودين لا ح د يرفع يده نقطهم يا اخوان كل ا ل غ ر ف ة تنقط ك لا ل غ ر ف ة تفتحون ن ق ط لا ت إ ل ا ل أ خ ي أ ب و المنذر فقط كل الغرفه تنقط بارك الله خلونا نقاش علمي هادي بكم علمي خلاص نزلوا الايدي ا ل آ ن نزلوا الايدي ايه افتح ن ابو أ المنذر بس فك يدك أ ب و المنذر عشان, أشوف أنت عشان يشوفون عندك تنقيط ولا لا فك يدك ما في تنقيط طيب, طيب. ما ترفع يدك أ ب و المنذر أ ن ت مقدم ضيف علينا ا ل آ ن أ ن ا ندائي ل ل إ خ و ة بارك الله فيكم من عنده دليل ويريد أ ن يلقيه فليتفضل يرفع يده أ م ا أ ن ك م تكتبون في الخاص لاب المنذر فهذا ليس بخلق مسلم فاسمحوا لي في هذه ا ل ك ل م ة الرجل ا ل ضيف وله مال الضيف وله أ ن يدافع عن نفسه أ ن ا تكلمت والشريط موجود ونشر ولا عندي فيه غ ض ا ض ة ل أ ن ي ما تكلمت إ ل ا أ ع ت ق د الحق في ذلك الوقت وما زلت على حق إ ن شاء الله ل أ ن ه و ت ب ر أ نفسه في ق ض ي ة الشيخ ربيع و أ ن ا ما تكلمت إ ل ا بتوثيق فهو نقبل منه اليمين وجوبا ان نقبل يمينه وحسابه على الله تفضل اخي اللي عنده ح ا ج ة يرفعده إ ي أ م ا غيرها لا ف ر ج ا ء الخاص و ة ل خ ا لا يستزلنا ع ن ي ي ل الشيطان حتى و إ ن كنت تكره أ ب و المنذر فلا تجعل هذه ا ل ك ر ا ه ي ة أ ن تشط وان لا تعدل وإذا قلتم فأعدلوا قلتم تفضل أبو المنذر الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على ملا نبي بعده ص ر ا ح ة يعني أ ح م د لك و أ ش ك ر لك ما تتفضل به من حسن ض ي ا ف ة و خلق كريم وهو ا ل ظن ب أ م ث ا ل ك م و فقكم الله و سددتم طيب ب ا ل ن س ب ة ل أ ن المشايخ أ ن المشايخ في الجزائر لا يزكونني ف أ ن ا يا شيخ ما ذكرت ب أ ن شيخا من المشايخ يثني علي أ و يزكيني لكن هم قالوا هل يعرفك بعض المشايخ يعني يعرفون أ ن ك سلفي فقلت نعم وهؤلاء ذكرت منهم الشيخ محمد بن مكي وهو خريج ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ومن يعني من أ ك ب ر مشايخ الجزائر سنا وتخرج في يعني كان تلميذا للشيخ عبد المحسن العباد في عبد العباد الجامعة كان المحسن وذكرت ه بفضله وسمته و معروف و الجزائر في طيب وذكرت الشيخ نجيب جلواح وهو شيخي وحبيبي و ق ر ة عيني والشيخ نجيب جلواح ذكرت ب أ ن ه يعرفني ولكن ما قلت يزكيني والذي يقول أ ن الشيخ نجيب ل أ ن ه هو المذكور يا شيخ ت ص ل به ا ل أ خ ونقل هذا الكلام لعله ما وصلك نقلوه في الغرف أ ن الشيخ نجيب ت ب ر أ مني تبرءه من ا ل أ ع د ا ء وقال أ ن ه سيتخذ مني موقفا وقالوا لي أ ن ت أ ك ذ ب من شياطين الجن على كل حال الشيخ نجيب لما سئل ما أ ث ن ى علي و أ ن ا ما قلت أ ث ن ى علي وما زكاني و أ ن ا ما قلت زكاني حتى يقال المشايخ لا يزكونك انا طالب علم طيب انا استقمت طلبت العلم لزمت الشيخ فركوس في مجالسه والشيخ نجيب في مجالسه والشيخ محمود الدهيمي وهو من ت ل ا م ذ ة الشيخ وجلست عند الشيخ خالد تواثي مع هؤلاء معروفون انتم لا تعرفونهم وجلست عند الشيخ سمير م ر ب ي ع تلميذ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فدرست عليه ن خ ب ة الفكر درست عند مشايخ كلهم على ا ل ج ا د ة على البيضاء النقيه و أ ي ض ا درست عند مشايخ يعني لعلكم لم تسمعوا ب أ س م ا ئ ه م فلذلك لا أ ر ى من الجدوى أ ن أ ذ ك ر ه م طيب نعم وكنت أ ح ض ر له نعم هناك من ذكر شيخ من مشايخ الجزائر وهو الشيخ نور الدين يطو من أ خ ص ت ل ا م ذ ة الشيخ فركس نعم انا استفدت منه علم النحو وجلست إ ل ي ه وكنت أ س ت ف ي د منه طيب فبعد هذا يا شيخ تخرجت من ا ل ج ا م ع ة و بعد تخرجي من ا ل ج ا م ع ة حدثت أ م و ر و هذه هي التي يدندنون حولها الذي وقع هو بيني وبين أ ح د ا ل إ خ و ة بيني وبين بعض ا ل إ خ و ة السلفيين حدث أ م ر وكان الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ومتع به محكما بيننا لم يكن طرفا في ا ل ق ض ي ة كان حكما فاصلا بيننا ثم الشيخ فركوس نقل ا ل م س أ ل ة منه الى الشيخ نجيب جلواح فصار الشيخ نجيب حكما بيننا بيني وبين من اختصمت معهم ثم بعد ذلك بعد خ م س ة أ ش ه ر تحديدا وكنت أ ر ا ج ع الشيخ يعني جئت الى الشيخ فاركز وقلت له هل ا ل م ش ك ل ة معك يا شيخ فقال باللفظ الواحد ليس بيني يعني والله والله على ما أ ق و ل شهيد قال ليس, ليس بيني وبينك ق ض ي ة قال مشكلتك مع فلان حلها ذ ه ر ت إ ل ى فلان و اعتذرت منه و اعتذرت منه و كلمته و ترضيته و هو أ ك ب ر مني سنا ثم لما ذهبنا إ ل ى الشيخ ف ر ك و س و ذهبت مع ذ ا ت الخصم و أ ي ض ا مع ا ل إ خ و ة الذين كانوا يخاصمونني في هذه ا ل م س أ ل ة قال الشيخ ف ر ك و س باللفظ الواحد قال ا ل أ خ أ و ق ض ي ة ا ل أ خ تغلق ولا تفتح ولا أ ح د يتكلم في هذه ا ل م س أ ل ة و الاخ ر ج ا ء و م ع ن ى ل أ ن الشيخ خ ط أ ن ي الشيخ فركوس خ ط أ ن ي بحسب ما وصل إ ل ي ه طيب فقال الشيخ لا نتكلم في ا ل ق ض ي ة وانتهت ا ل ق ض ي ة و لا أ ح د يخوض فيها فهذه هي التي ا ل آ ن يحاولون نبشها ب أ ن ي ق ر د ن ي الشيخ فركوس من مجلسه الشيخ فركوس لا يطرد حزبيا لا يطرد التكفيريين ل أ ن ه ينصح يربي يرد عليهم ولكن لا يطردهم حتى ينصحهم فكيف يطرد و ا طالبا صغيرا ترعرع بين يديه طيب حتى لو طردني الشيخ فهو أ ب طرد ابنه و أ ن ا إ ذ ا كان ا ل أ ب يطرد ابنه فهذا تعزيرا له أ ق و ل على فرض التسليم فهذه التي يدندنون حولها ويقولون طرده الشيخ ف ر ك و س من مجالسه و أ ن ا لما درست في هذا البرنامج استشرت بعض المشايخ وهؤلاء يعني ذكرت بعضا وبعضهم لا استطيع أ ن أ ذ ك ر ه ل أ ن ه لو ذكرته سيحدثون له مشاكل فلن أ ذ ك ر ه ف ب ا ر ك ا ل ع م ل و إ ن ي اقول لك يا شيخ أ ق س م برب العظيم دخل بعض من يوثق به في الجزائر من أ ه ل العلم والفضل و ا ل س ن ة و ا ل س ل ف ي ة فاستمع للدروس وجلس ثم ت كلمني على الخاص و أ ث ن ى على الدروس وقال بارك الله فيك و أ ك م ل وكذا ولم أ ذ ك ر ه ا ل أ ح د على اللاقط إ ل ا ا ل آ ن يعني لعلي ما ذكرتها ل أ ح د على اللاقط إ ل ا ا ل آ ن وما ذكرت ذلك وذهبت عند الشيخ ب ي عبد المعز محمد علي فركوس وقلت له باني س أ ن ش ط في غ ر ف ة ص و ت ي ة فالشيخ فركوت حفظه الله ما قال درس وما قال لا تدرس قال أ ن ا لا أ ع ر ف الغرف ا ل ص و ت ي ة ولا أ ع ر ف هذه البرامج قلت له يا شيخ والله على ما أ ق و ل شهيد و ل ع ن ة الله علي إ ن كذبت نصف ك ل م ة فقلت له يا شيخ أ ن ا استشرت الشيخ محمد بن مكي وهو يعرف البرنامج والشيخ محمد بن مكي قال امض في ما أ ن ت فيه فقال للشيخ ف ر ك س باللفظ الواحد طيب ما دمت و مع الشيخ محمد بن مكي فابق ى مع الشيخ ف أ ن ت مع الشيخ محمد بن مكي بمعنى يعني كانت ا ل ق ض ي ة في ا ل ا س ت ش ا ر ة وما نفعله وما أ د ر س ه وكيف أ ن ت ق ل مع ا ل ا خ و ة فقال أ ن ت مع الشيخ محمد بن مكي ما منعني وما قال افعل وما قال لا تفعل وما زعمت ذلك ف أ ي ه ا الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على التثبت ولكن لتعلم شيخنا أ ح س ن الله إ ل ي ك و أ ن ا في مقام ابنك و أ ن ا صحيح صغير السن أ ب ل غ سبعا وعشرين س ن ة و ل ع ل قريبا أ ت م ا ل ث ا م ن ة والعشرين لست كبيرا في السن ولا أ ز ا ل اخذ عن المشايخ و أ س ت ف ي د منهم و أ ج ا ل س ه م طيب فيا شيخ بارك الله فيك وضع شريطكم على ثلاث منتديات أ و أ ر ب ع منتديات باسم الجام أو الرد ج ا ا م أو ل المفحم من الشيخ جمال فريحان أ و جمال ا ل ح ا ر ف ي على أ ب ي على أ ب ي المنذر وسام فتصور بارك الله فيك حتى لو كنت ا ل آ ن مخطئا هل يؤخذ بيدي إ ل ى ا ل س ن ة أ و أ ن ي م ب ا ش ر ة أ ر م ى عن قوس و ا ح د ة فالله المستعان و ب ا ل ن س ب ة ل م ل ا ز م ة للمشايخ فاعلم أ ن ه م ق ر ة عيني و أ ح ب ه م و أ ج ل ه م أ ن ا صحيح لا أ ع ر ف كثيرا منهم يعني لا يعرفونني م ع ر ف ة ش خ ص ي ة و لكن أ ن ا في ا ل د و ر ة ا ل ع ل م ي ة جلست عند الشيخ ع م ر الحاج مسعود وذهبت وجلست إ ل ي ه ودرست عليه ا ل ق ي ر و ا ن ي ة ولما أ ل ق ا ه أ ق ب ل ه و أ ع ا ن ق ه و أ ج ل ه مع ق ل ة لقياي له وكذلك الشيخ سمير مرابيع كنت أ ن ز ل و أ ح ض ر له وفي ا ل د و ر ة درست عنده و أ ن ا كلما أ ج د ه ويكون قريبا أ ذ ه ب إ ل ي ه و أ ب ج ل ه و الشيخ سمير لعله معروف عندكم و أ ي ض ا الشيخ عبد الغني عويسات و إ ن كان لا يعرفني و الشيخ نظهر نصلي أ ح ي ا ن ا عنده و ن ص ا ف ع ه و لكن لا يعرفنا ب ا ل أ س م ا ء و لا يعرفنا ب ا ل أ ش ك ا ل ل أ ن ي لا أ ت ك ل م ب ح ض ر ة المشايخ و لست ممن يعني يحتك كثيرا واضح يا شيخ و ب ا ل ن س ب ة ا ل ذ ي ن يتكلمون عني لا يوجد واحد من هؤلاء في البرنامج من يعرفني و الله يا شيخ و بهذا أ خ ت م ان شاء الله هؤلاء الذين في البرنامج جميعا يتكلمون واحد فقط لا أ ذ ك ر اسمه هو غائب واحد فقط راني م ر ة في د و ر ة ع ل م ي ة فتكلم كثيرا عني أ س أ ل الله أ ن يهديه وهو الذي نقل بان شيخ فركوس طردني و ب أ ن المشايخ والمشايخ والمشايخ ولما نصحت يعني كان هناك بعض المسائل في البرنامج كنت أ ر ج ع إ ل ي ه م و أ س ت ن ص ح ه م و أ س ت ش ي ر ه م وبعض من ا ل إ خ و ة ي س أ ل ن ي ف أ ذ ه ب أ س أ ل المشايخ و أ ر ج ع أ ق و ل نعم قال الشيخ فلان أ و أ ن ق ل دون أ ن أ ن ق ل اسم الشيخ ل أ ن هناك ص ر ا ح ة من لا يريد أ ن يذكر اسمه وهذه أ م و ر يقدرها الناس أ ن ا ا ل آ ن تكلمت طلبي منكم أ ح س ن الله إ ل ي ك م كما نقل مسموعكم من صوتكم ب أ ن ك م تطعنون في ابنكم أ ب ي المنذر و ب أ ن ي طعن في الشيخ الربيع حتى كتب وهذه أ خ ذ ت من كلامكم كتب ينطل أبو ينطل المنذر ويرتفع العلام ربيع حاشا وكلا نعوذ بالله من أ ن ا ليذكر اسمي أ م ا م الشيخ ربيع طيب هذا الذي عندي يا شيخ و أ ي شيء هناك تريدونه بارك الله فيكم ف أ ن ا أ س ت م ع والله الموفق لكم اللاقط والحمد لله رب العالمين إن إذا شاء الله أشار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أ خ و ن ا أ ب و المنذر فما في داعي ل أ ن ه يدافع عن نفسه لا نحب أ ن يكون مضادات بارك الله فيكم طيب هذه و ا ح د ة طيب نكمل أ ب ش ر ابشر طيب انتهينا أ م ا قولي اني أ ن ا العباره أو اللي قلتها الرد المفحم وكذا والله أ ن ا ما, ما احب هذه العبارات لا أ هذه العبارات ح ق ي ق ة لا أ ح ب ه ا جدا لا أ ح ب ه ا إ ل ا إ ذ ا كنت من أ ه ل ا ل ب د ء ف إ ن ك ت س ت ا ه ل أ ك ث ر لكن أ ن ا ما اراك انك من اهل البدع و أ ق و ل ه ا صريحه ة لا أقول أنك أ من ل البداء مدام أنك تبرأت من طعنك للشيخ بهذا الأسلوب قلت مدام بهذا بهذا أنا قلت ينطل. أبا المنذر تبرأت ربي من نعم أنك طعنك ينطل أسيا أ بإمام ه ل ا ل س ن ة ا ب ن معين في ا ل د ف انه ع ع إمام أ ل السنة أحمد بن حنبل ا بن أحمد في ذ كان ل لس مثل الكرابيسي ل ك ر ا طبعا ا ب ي ي في س م ز ل ب اثرا ر ك فيك لكن أقوله هو كان الله أقول هو أ ودفاعا ل أ ن ا ل ل ي بلغني من الشهود أ ن ك كنت تقول أ ن الشيخ ربيع لم يفهم ما كتبه سيد قطب في كتبه هذا يطعن ظاهر وليس مغلف فالآن فخذوه والحمد لله. ولعل التسجيل موجود الآن اللي حنا قاعدين نسجله. فخذوه وانشروا الكلام اليوم بالتاريخ نحن نؤرخ. أنا دائما لله ولعل نسجله منه نحن نؤرخ تتبرأت أوثق موجود نحن في ل ي ل ة الخميس ل ي ل ة الرابع والعشرين من شهر محرم عام 1432 و ذ ل ك بعد اللقاء الذي تم قبل ليلتين في التحذير من أ ب ي المنذر وسام آ ل م ي ه و ب ي أ ذ ك ر هذا حتى اللي يسجل يكون موثق أ ن ا ما أ ت ك ل م في الخفاء فمن أ ر ا د أ ن ينقل منكم في المنتديات هذا الكلام الذي ذكرته رضانا بقسمك ويمينك فحلفت أ ن ت بعظيم ويجب ا وجوب ان أ نصدق بارك الله فيك قضية المشايخ الجزائر انتهينا منها أنا ذكرت لك ما تدافع ما ذكرت فيك لك تكلمت أنك تقول أن ما زكوني زكوني تقول ولا قلت عنه أنه أنهم قضية أخذت وأنت هذا ش أ ن ك نعم لكن هناك من نقل لي و أ ن ا أ ر ي د أ ت ث ب ت أ ي ض ا أ ن ا ما ذكرته ل أ ن ه كلام أ ن ا لا يعجبني ب هذا المقام ولا أ ت ك ل م فيه ذكرت في سؤال لك أ و دفاع عن نفسك أ ن ك تخاطب النساء في, في الغرفة وتناديهم ب أ س م ا ئ ه م وكذا ثم ذكرت أ ن الشيخ فاركوس له دروس و ا خ ت ل ا ع مع النساء فما أ د ر ي ما ردك في هذا تبغى أجيب النص؟ أجيب لك النص. أجيب أن النص النص النص عشان أكون إيش داعي ما لا لك لك إ ذ ن تفضل خلاص إ ذ ن بارك الله فيك ف ذ خذ اللقطه ا هذه ن ق ط ة عشان ما ترجع ا ل ل ا ق ط لي ا ل ن ق ط ة ا ل أ خ ر ى ما موقفك نعود للسؤال ما موقفك من علي حسن الحلدي أ ن ا لا أ ل ز م ك بتوديع انتبه أ ن ا لا أ ل ز م ك ب ت ل ك ب ي و ا ن ت لا يروح مشي لاكن و زائل بس طيب ل أ ن ه ما نريد أ ح د ف ض ل أ خ و ي أ ب ا المنذر <تصفيق> الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله طيب لا أ ط ي ل عليكم أ و ل أ م ر هو ق ض ي ة م خ ا ط ب ة ل ل أ خ و ا ت أ و ذكري ب أ ن الشيخ فركوس ي خ ت ر ي ب ا ل أ خ و ا ت طيب أ و ل ا الذي نقل و أ ن ا ق ر أ ت ه نقل إ ل ي مما كتب لكم على العام ت س أ ل ك أ خ ت ب أ ن ي أ خ ا ط ب ا ل أ خ و ا ت و أ ق و ل لهن أ ن ا لا أ ص ب ر على مفارقتكن وهذا الكلام من يحضر معي من ا ل أ خ و ا ت إ ن كنت قلته فيلزمها أ ن تبينه نعم هذا جاءكم لعلكم م إليه ن ع م ط ي ب ه و ك... نعم لك ل ا ق ت لك اللاقت ن ع م لك ا ل ل لا ا لا ي ا أخي ما جاني هذا الكلام لا تتقول عليه شيء ولا شفته اللي جاني إنه انك ه ن تقول ت س أ ل الاخوات سؤال تقول الاخت ف ل ا ن ي ه تجيد فتنادي بالأت... بالاسماء انتبه انا لا استطيع ان اتهمك وهذا الكلام ما ذكرته في الرد البارحه كلام الكلام لكن لا اقبل هذا الكلام مفغص. فهمت؟ قضية النساء لا ندخل وانا هذا مفغص مفغص تهمت فيها نريد ان ندخل فيها لكن قضية قضية أ ن كلامك في الشيخ ف ر ك و س أ ن ا اعتبرته انه طعن تقول انه الشيخ خلينا اقرا لك ا ل ع ب ا ر ة ليش تقول لي لا لا عندي ما في داعي أنا أتعلم أنا أقوله أنا, أنا أقول عشان جاني جاني نحظة لا اللي الكلام اللي جاني. بارك الله علي بكلمة علي أصبر أصبر فيك فركوس يقول ل و ز يعني、أرده. طيب لحظه بارك الله فيك نعم يقول أ ن ت قلت أ ن ك الاخت اشتكت منه ل أ ن معظم الحاضرين غرفة نساء وهنا ب د أ يقول أ ن ه ليس مسؤول عن ذلك و أ ن ه لا يمكنه منع ا ل أ خ و ا ت من الحضور و ب د أ يقول أ ن هناك في الجامعات ا ل إ س ل ا م ي ة توجد مجالس خ ا ص ة ب ا ل أ خ و ا ت وقال أ ن الشيخ ف ر ك و س يختلي ب ا ل أ خ و ا ت ويدرسهن ل أ ن هناك فوج خاص ب ا ل أ خ و ا ت فهمت علي؟ هذا الكلام الكلام علي الذي الأخرى يصني غير تفضل. اما ان ه كلام ذكرت قبل قليل لا لا أ ن ا أ ب ر ا الى الله ما جاني ولا أ د ر ي عنه ما عندي عام مع عام أ ن ا جاني في ر س ا ل ة أ ن ا ما أ د ر ي ما دخلت عليك ا ل غ ر ف ة أ ب د ا تفضل أ ن ا جاني هذا وجاني بعض التسجيل فقط تفضل بارك الله فيك نعم أنا ابرا الى الله من ا ل ز ي ا د ة و أ ب ر ا الى الله من تهمتك تفضل انا اريد هذه وض... هذا ما ذكرته الان اضطريت اذكره لك لانك موجود اريدك ان تدافع او اريدك ان ترد تفضل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله طيب هذا كلام يعني غير هي ا ل ق ض ي ة يا شيخ اتصل اتصل بعضهم بالشيخ نديب وهذا اخبرني بوشيخ نجيب على الهاتف فقال بعضهم يقول بانك تدرس الاخوات فقط وذكرت ايضا اخت باني اقول ذاك الكلام الذي قلته لك ولكن لم يصلك طيب فقلت بالحرف الواحد قلت اولا غرفتي فيها ا خ و ة ف ي ه ا اخوات ومن يدخل يشهد على ذلك والذي يقول هذا الامر مخالف ي أ ت ي بالدليل هذا اولا والامر الثاني قلت ولو سلم بان ا ل غ ر ف ة لا يدخلها الا الاخوات قلت هل اطردهن يعني اذا فتحت غ ر ف ة وكانت م ف ت و ح ة على العام واتكلم على اللاقط و ا ل ا خ و ة لا يريدون الدخول ودخلت الاخوات هل اطردهن ثم قلت قلت في ا ل ج ا م ع ة وهذا الكلام س أ ق و ل ه تماما في ج ا م ع ة الجزائر في ا ل ج ا م ع ة كنا لا ندرس في الاختلاط في ا ل خ ر و ب ة في ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة فكان هناك فوج بمعنى ق ا ع ة لعلك لتتصور جيدا يا شيخ قاعات ا ل د ر ا س ة ا ل آ ن قاعات ا ل د ر ا س ة يجلس ا ل إ خ و ة وخلفهن ا ل أ خ و ا ت في قاعات ا ل د ر ا س ة في أ و ل ا ل أ م ر كان هناك ق ا ع ة ل ل أ خ و ا ت فقط وهناك ق ا ع ة ل ل إ خ و ة فقط فيدخل الشيخ ف في ر ك و س ويدرس وليس هناك إ ل ا ا ل أ خ و ا ت ويدخل غيره وليس هناك إلا... ولكنها ق ا ع ة د ر ا س ي ة في ا ل ج ا م ع ة وحاش لله أ ن أ ق و ل نصف ك ل م ة س ي ئ ة في شيخنا الوالد نعوذ بالله من ذلك و إ ن ف ا ه فاهم م أو توهم واهم أ ن ي انتقصته بمعشار ي ك ل م ة بعشر معشارها ف إ ن ي اضرا إ ل ى الله من ذلك و إ ن فهم مني خلاف ما قصدت ف أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه ولكن ما قصدتها بل قلت هناك قاعات يدخل يعني ا ل ق ا ع ة كما عندكم في ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ق ا ع ة للتدريس ف ا ل ق ا ع ة ليس فيها إ ل ا ا ل أ خ و ا ت ولكن يجلسن ا في الخلف نعم وهناك طاولات والباب مفتوح والشيخ يدرس فقلت كان ا ل إ ن ك ا ر ب أ ن ي أ د ر س أ خ و ا ت ي في هذا المقابل لانتقل إ ل ى م س أ ل ة ا ل ث ا ج الحمد لله ط ي قضية... بقيت ض ة ق ض ي ة أ ب ي إ س ح ا ق الحويني طيب الذي يزعم ب أ ن ي أ ث ن ي ت على الشيخ طيب قلنا ق ض ي ة أ ب ي إ س ح ا ق الحويني قلت او ل على ل ذ ي يزعب بأني أثنيت على آه على آه أبي إسحاق ح ا ي ي ن أو ذكرته ونصحت به طيب الذي يرسل فيك فيك بارك بارك الأخ الخاص فضلا الله الله فضلا أنا لا أغلق الخاص على أغلق ولكن أ ر ج و أ ن تتوقف طيب ز باس إ ن شاء الله ال... طيب س ن غ ل ق ه طيب قلت وفقك الله س د د ك والله ما أ ث ن ي ت على أ ب ي إ س ح ا ق الحويني في ا ل غ ر ف ة وما أ ج ب ت بالثناء ومن قال ب أ ن ي أ ث ن ي ت عليه وسمع ذلك ف ل ي أ ت ي ف ل ي أ ت ي الذي قلته الذي قلته في أ و ل ا ل أ م ر كان قديما لما كنت أ س أ ل أ ق و ل أ ن ا كانوا يضعون أ ش ر ط ت ه في ا ل غ ر ف ة فيقولون لماذا لا تنكر أ ق و ل أ ن ا متوقف فيه أ ن ا متوقف في أ م ر ه ثم ذهبت الى بعض المشايخ وكلمتهم في الامر ثم وحضرت الى ا ل ا خ و ة وقلت لهم بان هذا الامر ن ف ص و ل فيه فلا يوضع شريط من ا ش ر ط ة الحوين في غرفتي لا يوضع وما اثنيت عليه وما ذكرته وما نصحت به وما اخبرت عنه والذي يقول باني اثنيت عليه ف ل ي أ ت ي وليتكلم طيب هناك بعضهم يا شيخ ي أ ت و ن في الخاص هناك بعضهم ماذا يفعلون وهذا أ ح د ه م يسمع ا ل آ ن وهو أ ق ر عن نفسه يغير اسمه و ي أ ت ي ف ي ب د أ يقول يعني ي س ن ي علي يا شيخنا يا شيخنا ثم يقول ما ر أ ي ك م فيمن يطعن ويقول ما ر أ ي ك م فيمن يطعن في ف ض ي ل ة الشيخ المحدث أ ب ي إ س ح ا ق ا ل ح و ي د ي طيب عندما ي أ ت ي ن ي مثل هذا يريد أ ن ي أ خ ذ مني ك ل م ة ليتهمني بها ف أ ن ا إ ذ ا جاءني مثل هذا أ ح ي ا ن ا كيف يكون يعني أ ن ا لم أ ك ن أ ع ل م ب أ ن الناس تمتحن ف أ ق و ل لعله ممن يحب أ ب ا إ س ح ا ق وكما تعلم ب أ ن الناس ليس كل يعني ليس كل الناس ع ن ى د ر ا ي ة بالمنهج وبمن جرح وبمن لم يجرح وهو يدخل يسب فلا اواجهه م ب ا ش ر ة بالذي يسوؤه طيب لا ب أ س طيب لا باس انت تعرفني جيدا الحمد لله بيني وبينك كما قال الشيخ البينه فلا اواجهه فهو يظن طيب شيخ فضلا هذا يعني ينقط ان كان له شيء يتكلم فيما بعد、طيب. وهو الذي غير اسمه ماذا قد فضح نفسه ه وجاء الذي اسمه غير و يكلمني على كل حال ولو أ ن ي قلت ذلك ف إ ن ي أ ق و ل ا ل آ ن ولياخذها مسموعه أ ن ا لا أ ث ن ي على أ ب ي إ س ح ا ق الحويني ولم أ ن ص ح ب أ ش ر ط ت ه ولا ذكرته ولا رغبت فيه ط ل ب ة العلم ها هي ص ر ي ح ة بقيت آ خ ر م س أ ل ة وهي ا ل ق ض ي ة ا ل م ت ع ل ق ة بالشيخ علي الحلبي هذه قلتها ونعم و أ ن ا لا أ ز ا ل معترف ب أ ن ي قلتها قلت الذي أ ع ت ق د ه بان الشيخ علي الحلبي عالم وسلفي ومحدث له أ خ ط ا ء نعم وقع في أ خ ط ا ء نعم ونقلت له كما تفضلت في غرفتي لقاءه المباشر الذي أ ل ق ا ه في ا ل ب ا ر ت و بناء على أ ن ي أ ع ت ق د ب أ ن ه لا يزال من أ ه ل المنهج د ولست في ذلك صاحب قول منفرد أ ن ا سمعت ب أ ذ ن ي ف ض ي ل ة الشيخ عبد المحسن العباد يقول وينقل له ويقول هو شيخ سلفي انا لا اوافقه على تزكيته لبعض الناس واذا قلت هو سلفي لا يعني ذلك ان كل ما قاله اتحمله او اقول به ولكن قلت هو يصيب ويخطئ وما ا خ ط أ فيه في تقديري وبكلام الشيخ عبد المحسن العباد لا يصل إ ل ى أ ن يكون مبدعا هذا الذي قلته و أ ع ي د ه ه ا ه ل ا وهذا اعتقادي فيه وهذا اعتقادي فيه إ ن كان ا ل آ ن هذا ب أ ن ي أ ث ن ي ت على من أ ع ت ق د ب أ ن ه سلفي و أ ن ا لا أ ق و ل هو حزبي و ث ق ة أ و مبتدع و ث ق ة أ ن ا قلت أ ع ت ق د ب أ ن الردود ل التي قالت فيه م ا بعضها لا يصل إ ل ى التبديع أ و بعضها ليس على الوجه الذي ينبغي أ ن يكون هذا ما أ ع ت ق د ه ان كان هذا يجعلني مبتدعا أ و يجعلني صاحب ف ت ن ة فهذا الذي أ ع ت ق د ه لن أ ق و ل أ ك ث ر و ق ض ي ة ا ل ح و ي ن لمن لا يزال يقول ف إ ن ي أ ق و ل ه ا الان من توهم ب أ ن ي أ ث ن ي ت على أ ش ر ط ت ه أ و نصحت به وهو يظهر في التلفاز أ و أ ث ن ي ت على ما يقدم فهذه لم أ ق ل ه ا والذي يقول ب أ ن ي قلتها وتوهم ذلك ف إ ن ي أ ق و ل له صحح فهمك وصحح وهمك هذا الذي عندي إ ن كنت أ ج ب ت ك على النقاط فقد دونتها لعلها هي النقاط التي كنت تريد أ ن تسمعها طيب هناك صوت ولا ما في صوت طيب إ ذ ا كان هذا الذي كنت تريد أ ن تسمعه وهي ا ل إ ج ا ب ا ت يعني هي ما يتعلق فقط قلت لك الحمد لله طيب الحمد لله هذا الذي قلته أ م ر ي منكم بارك الله فيكم ي ع ن ي أ ر ي د منكم أ ن تنتبهوا أ ح س ن الله إ ل ي ك م إ ل ى أ م ر ي ن اثنين أ و ل ه م ا أ ن ك م قلتم ب أ ن الذي حدثكم ث ق ة فهذه يعني لا بد أ ن ينظر ع ي ي ن فيها إ ن شاء الله ب أ ن هذا الذي حدثكم ث ق ة و أ ن ا بجنبكم في ا ل غ ر ف ة إ ن وصلكم شيء و أ ن ت م أ ك ب ر منا سنا و أ ر ف ع منا م ر ت ب ة و أ ش ه ر منا و أ ن ت م يعني ترشدون ن أ ت ي تقول قالوا عنك كذا وكذا نبينه أ م ا يا شيخ كلام في شريط وانشروه ونشر ونقل وصاروا يهدونني الروابط ولعله الان لو وصل الى الجزائر لصرت مبدعا من مشايخ الحجاز هم يريدون هذا يريدون ان يصل الى الجزائر باني مبدع من مشايخ الحجاز فلعلكم ان شاء الله تكونون أ ك ث ر يعني يعني تتريثون في مثل هذا ا ل أ م ر في م ر ة ق ا د م ة إ ن شاء الله و ا ل أ م ر الثاني هناك من يقول ب أ ن ه سيسقطني ب أ ي ثمن كان وهناك من أ ر ا د أ ن يشتري و إ ن كان هذا مما لا يذكر ولكن نذكره هناك من أ ر ا د أ ن يشتري شريطا بالمال ليسقطني به على كل حال أ ر ج و كما وضع الذين يحضرونها هنا ويكتبون في المنتديات كما وضعوا ما سموه بالرد المفحم يضعون في نفس الموضع ما جرى بيننا ويضعون في نفس الموضع الشريط هذا ما عندي و أ ن ا أ س ت م ع إ ل ي ك م إ ن كان عندكم شيء آ خ ر تريدونه والله أ ع ل ى و أ ع ل م الحمد لله يا رب العالمين طيب الحمد لله رب العالمين طيب أ م ا ب ا ل ن س ب ة لقولك أ ن ك تتريث فيما بعد أ ق و ل أ ن ا ما تكلمت بكلمتي قبل ليلتين إ ل ا بعد أ ن تثبت نعم وهذا ا ل أ ص ل أ ن أ ت ث ب ت أ م ا أنه الشريط طار في ا ل آ ف ا ق ويفرحون بالتبديع انا ما بداتك و أ ت ح د ا ه م أ ن يخرجون ك ل م ة أ ن ك مبتدع أ و بداتك بل إ ن ي نفيت أ ن ك البدع ن نفيت أنك أني ي أبدعك لكنك أ و لكني خ ط أ ت ك حتى في آ خ ر الشريط قالوا ما أ د ر ي مسجل هذا أ و مو مسجل قالوا ننشر عنك قلت أ ن ش ر أ ن ا ما اتكلم في الكواليس أ ن ا تكلمت أ م ا م ي حوالي 170 شخص كان العدد في ا ل غ ر ف ة فهمت ف ا ل آ ن هذا مسجل و إ ذ ا م و مسجل عندكم فهو مسجل عندي تريدون منه ن س خ ة خذوا ن س خ ة لكن كون إ ن ي أ و ا ف ق ك م في مسائل أ و ما أ و ا ف ق ك م هذا شيء آ خ ر أ ن ا رضيت بقسمك في الشيخ ربيع ب ق ي ة ا ل أ م و ر ت ز ك ي ة المشايخ لك أ و عدم تزكيتهم لك أ و عدم طلبك ا ل ت ز ك ي ة هذا أ م و ر أ خ ر ى هذه أ م و ر أ خ ر ى ق ض ي ة الشيخ فركوس وطعنك في الشيخ فركوس فيما يظهر لي ا ل ل ي ب ص ل لي أ ن ت خرجت منها على التفصيل الذي انت ذكرته ونفيت الكلام الذي أ ن ت تقول أ ن ك قلت أ ن الشيخ ف ا ر ك و س يقترب النساء في ايش يسمونه يسمون الكلمة ي ك و و ن الفج خ ا ل ف و نعرفه م ج م و ع ة لكن الفج و هو في غ ر ف ة ولا في ص ا ل ة ولا في ماذا انا ما ادري ايش كان ا ل ا خ ت ل ا ف الشيخ ف ر ك و س فلهذا ر أ ي ت ه ا ل ن طعن فانت ظ ه ر ت الان والشريط موجود ويسمعون من اراد ان يسمع فالحمد لله فتبغل و أ ن ك لا تزكي الحويني ولا تنصح به بقي لك الحلبي قلت لك ما انت مجبر أنك تبدأ الحلبي أجبرك الحلبي العباد يبدأ الحلبي ولا يبدأ المعرب ولا يبدأ ولا يبدأ غير. هذا مسألة أخرى. هذا عالم جليل ورباني ومن كبار كبار قلت موقفك فقط قضية نريد شيخ المغرأي لك لك لا لكن الله مسألة لا ولا ولا ولا مسألة عالم جليل علماء أنك ما أنا أما هذا هذا هذا حفظه أنت من ومن أخرى غير أخرى ا ل س ن ة في هذا العصر ف له ما يصل إ ل ي ه حفظه الله ف إ ن خرجت منها فالتسجيل موجود بارك الله فيك بقي أ ن نستاذنك أ ي واحد عنده مداخلات يسيء ا ل أ د ب ويذكر كلمات يعني ب ذ ي ئ ة أ و سب أ و شتم و كذا سينقط أنا, أنا أسمح لي أبو المنذر أنا من الإخوة اللي عنده يعني أقفلناهم اسمح طالبت الأخوة اللي أننا أبواب الفتنة والكلام لي أبو بحيث نبغاه عشان لا ت... فانا وعدتهم إ ن ه م ي أ خ ذ و ن اللاقط اللي عنده ش ه ا د ة حتى تخرج من المسائل كلها بارك الله فيك شكرا طيب أ و ل من رفع يده اخونا عيسى فكوا عن عيسى أ و ل ا فكوا عن عيسى تسلم شكر الله لك بالمنذر أ خ عيسى فكوا عن عيسى بارك الله فيكم اخ واحد و يفك واحد ي ق ف ل إ ي ش فيكم بس خلاص أ خ و ي عيسى الظاهر انك سمعتني لا تشطط ولا يزل لسانك و إ ذ ا قلت شيء فاعلم أ ن الله سيحاسبك عنه يوم ا ل ق ي ا م ة لا تقل إ ل ا بدليل ولا تهاتر لا تقول كذاب ولا تقول فاجر ولا تقول كذا ولا تقول كذا ولا انتبه تفضل أ خ و ي عيسى أ ن ا ما أ د ر ي ايش عندك لكن ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى و ب ر ك عليكم ا السلام ت ه و ر ح م ة الله ت ع ا ل ى و ب ر ك ا ت ه الله ح م د ل الله الله الله ر ح م ن ا ر ح الحمد ي م ل ل رب الله ع ا م أمين ي النبي ن والصلاة والصلاة على النبي صدق أمين وعلى على ل صدق آ وصحبه ب أجمعين بارك الله ر ك ا وشكرا أما بعد فأولا بعد ف أ ن ا لم أ ص ع د ولم أ ذ ل ي بهذه ا ل ش ه ا د ة إ ل ا أ ن شيخنا الحبيب أ ب و فايحان جمال ح ا ر ل ي حفظ الله تعالى طلب من كان عنده شيء أ و إ ض ا ف ة ف ل ي ف ع يده و إ ل ا لما تقدمت فليس, فليس مثل لمن تنبري تحته ا ل أ م و ر كما يقال إ ل ا أ ن ن ي كنت أ ع ر ف ا ل أ خ أ ب و المنذر صحبته وقد ت وصحبته كنت ا باسمي عيسي السلفي وليس كما قال طويلة وليس عيسى أنني أ خ آخر ل باسم إ نقضت م اسم ا واحد السلفي عندي عيسى وهو و د ن من غرفتهم هذه م د ة ط و ي ل ة تقريبا شهرين و م اما يزيد أ ا ل أ خ أ ب و المنذر فقد, فقد صحبته تقريبا شهرا ونيفا ومما راحته عليه أ ن ا ل أ خ يزكي الحويني ويزكي الحلبي ويزكي محمد حسان ويزكي حسن م ش ه و ر ويقول لا يجب أ ن يسقط هؤلاء دائما كان يردد هذا القول وكان في صراع مع بعض ا ل إ خ و ة ف أ ن ا قلت لهم يا ا خ و ة وقتا ربما ا ل أ خ فيه الخير وربما لا يعرف وكذا فتقربت منه ا ل آ ن الجميع يراسلني و على الخاص إ س م ا ع ي ل سفر ث ل ا ث ة أ ب و سواح يقول لي أ ض ح ى ر أ س ك البعض يسب والبعض يا ج م ا ع ة هذا حق فنتجرد إ ل ى الحق و أ ب و المنذر كان يقسم ويحلف بالله وهذا حلف كاذب فدعوني أ ت ح د ث بما أ ع ر ف جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا فتقربت من ا ل أ خ أ ب و المنذر أحسن, أحسن الله إلينا الله جميعا فتقربت إ ل ي ه وسمعت منه العجب أ ن ا ا ل آ ن أ د ي ب ش ه ا د ة فقط ماذا سمعت فقط س أ غ ر ق الخاص عفوا اعتذر منك يا شيخ س أ غ ر ق الخاص نعم فسلام عليكم يوجد صوت يوجد نعم شكرا يا شيخ ن ا ف أ و ل ما اتصلت به قلت له هناك س ر ا ع بينك وبين بعض ا ل إ خ و ة ويتهمونك بكذا وكذا فقال لي لا أ ن ا زكاني الشيخ فركوس وزكاني الشيخ نجيب جلواح و أ ن ا و أ ن ا وقال لي عمره سته ة سنة وثلاثون والآن وعشرون يقول م ر ه سبعون ع فلا أعرف فقلت تلك التسع سنوات وقال لي له ملاحظة سنوات كذا وكذا وكذا فقلت له يا أين أتت أخي أولى من هناك أ خ و ا ت معك في مشرفات فلانه من ا ل أ ر د ن وفلانه من ا ل أ ر د ن وفلانه من الجزائر فقط لهذا ما ينبغي فقال لي لا لا حن هكذا قال لي دا حن وكان يعني يهرج معهم في تلك ا ل غ ر ف ة و أ ن ا كنت معهم على أ س ا س أ ن ن ي أ ر ي د أ ن أ ص ل ح بينه وبين بعض ا ل أ ط ر ا ف لا داعي لذكر اسمها ودخلت باسم عيسى السلفي هكذا ف م ر من المرات س أ ل ت ه سئل كان ي س أ ل دائما عن الحوين وكذا فكان يقول أ ن ا متوقف فيهم هكذا له له الله هذا كل العمل رابطا السلفيين يباغي الخير أقبل مادة له عن الرابط إن شاء الله تعالى في فقط هذا الماضي على وضع يعلن عن عن يقول ليتني أقبل للحلبي لصنبر وسأبحث درس أبث فقط في في في إن المهم أ ن ا بقيت مع ا ل أ خ تقريبا شهر و ن ي ف كل يوم أ س م ع منه مدحن ع ن الحلبي ف أ ق و ل له يا اخي سبارك الله فيك ع ن د ذ ك ر ك الحلبي وثم إ ن ه م ا أ ن ك ر على الحلبي أ ن ك ر أ ن ه يثني على الحلبي فبرك ا الله فيك تعد هذه ا ل ن ق ط ة عن شيخ ق ن ا والله ما سمعت ف م ر من المرات واجهته على العام لا عفوا تكلمنا على الخاص ت ك ل م ن ا ا على ل خ ا ص و ن ف ض ت منه يدي ص ر ا ح ة فقلت له كذا وكذا وكذا فقال لي حسنا ثم هو لا سنني ل ي بقي مدة ورا يومين سلني لي أو وكذا أكسرها كذا وكذا فرا فقال اليد التي تتعدى علي أكسرها وكذا وكذا وكذا وكذا. فذهبت إ ل ى غرفته وقلت له يا أ خ ي أ ن ت تزكي ا ل ح و ي ن ي وتزكي الحلبي وكذا وكذا الله فاتق ي فنقطني ي نفسك و ه الله أنني تنكرت وكذا و ا ماذا ا أدري و و ل ل يطعن يطعن في المشائخ ي ط ع ن ف ي الذين المشائخ أ س ق يقول ط و ا الحلبي إ ن الحلبي لا ينبغي ي أن س ق ط هكذا ي ع ل ن ه ا ا ص ر ح ي في غرفته يقول إ ن الحلبي لا يجب أ ن يسقط آآ ويقول آآ يعني يزكي أ ب و إ س ح ا ق ومحمد حسان محمد حسان, حسان. و ايضا الحلبي و قال ذلك ع ل ا ن ي ة في غرفته يعلن ذلك. هذا يوم أعلن ذلك علانية أعلن وأعلن معهم ذلك ذلك الغرفة تتكلم تشاجرنا وطردني من وأعلن أنه、معهم. وكانت هذا هناك أخت تتكلم فقلت له يا أ خ ي على ا ل أ ق ل أ خ و ا ت لا يتكلمن قال لي دحا تتكلم وترد عليك ف أ خ ت كانت ترد علي على العام م ر ة س أ ل ت ه أ خ ت و أ ن ا اعرف اسمها على كل حال سالته أ ل ت ه إ ذ وهي هنا ع ى كل حال، لكنها حال أ خ لا لذكر الاسم لن داعي نعم, نعم أسمي ي إذا اتصرت بكم فهذه ا ل أ خ ت سالته أ ل ت ه ق ل قالت له, قالت له يعني سألته عن, عن الحوين والحلبي ف أ ج ا ب ه ا فقال لها ف ق ا ليس لها الأخت قال, قال لها ل هذه من الحق أ ن يسقط الحلبي قال لها ليس من الحق أ ن يسقط الحلبي وزكى لها الحلبي وابو إ س ح ا ق الحويني هذه ا ل أ خ ت ثم نقطها لا أ د ر ي لماذا نقطها ربما لم تقتنع ل م يعجبها كلامه وهذا يعني هذه هذا المنهج فنقطها هذا وكذلك وكذلك كل فطرة سليمة لا يقبل الفاسد أول فطرة قال على الحلبي قال الشيخ ح ل قال ل ب ي ا الحلبي من كبار اهل العلم قال الشيخ الحلبي من كبار اهل العلم ولا هذا بعد فتوه الشيخ ربيع الحلبي ت صدرت ي الشيخ ربيع قال ا ل من احط اهل البدع فقال ابو منذر الشيخ الحلبي من كبار اهل العلم ولا يحق لمن اسقطه ان يسقطه, ولا يحق لمن أسقطه أن يسقطه الشيخ الحلبي من كبار أ ه ل العلم ولا يحق لمن يحق يسقطه أسقطه أن يسقطه فهذه لو يجيبنا عليها الاخ أ أبو خ ل يقول أنه سلفي وأنه على الجادة ل م ماذا ن أنه وأنه يعني ذ ر أ أبو المنذر الآن الأخ دعني فقط أكمل عبارة الأخ ابو ل الآن أكمل م ن دعني ذ ر ع فقط ا الأخ ر أ ب المنذر يعني هو أعتقد ومجرد أن يدخل ويحاور شيخنا الحبيب أبو فريحان له وكذا لكن يا أعتقد فنعتذر أن لكن لأن لأن هو له ومجرد أبو وكذا أولا أخي نعم حسن. هذا هو الذي أ ر د ت ه قوله موقفه من الحلبي ومحمد حسان وحسن مشهور وابو ب و ح الحوين ا الشهادة التي ق لأني عنه هذه أعرفها ص ت ه شهرا ن ي ف ا بهذا ا س م عيسى ا ل ل س ف يعرفني ي وهو ومن ق د ر الحوين ل وجل ه عز أنني أ كنت ت مراسلات ف ظ بكل مراسلاتي معه. ربما لك معه سأجمعها ي م شيخ ت مراسلاته كل هكذا الخاصة السلفي وباسم عيسى السلفي هكذا. فلا يدعي أ ن ن ي كنت أ ح ا و ل ه بغيرهم والله يثني عنده كلام يعني يثني على أ ه ل البدع يثني على أ ه ل البدع وهؤلاء هم رؤوس أ ه ل البدع كمحمد حسنان وكذا يثني عليهم ثناء عطرا لكن تلك المواد ضاعت مني كنت قد خزنتها في القرص نعم ولكنها ضاعت مني لكن إ ن شاء الله ساسترجعها و أ ر س ل ه ا لكم شيخا ن يعني هذه الشهاده ا ع ي د و أ ك ر ر أ ن ن ي سعدت ومازلت اللاقط طلبا لشيخنا أ ب و فريحان ولا يقول البعض كيف ا ل أ خ يتصدر الشيخ طلب منا من كان على اتصال ب ا ل أ خ أ ب و المنذر أ ن يتفضل ف أ ن ا صاحبته شهرا ونصف فكان يثني على أهل اهل ل ل أعلن الشيخ ربيع أن الحلبي ب ربيع ع وعندما أن من أحط أ البلع قال يسقط الحلبي لا يجب أن يسقط كان دائما هو يكررها يجب أن هذه هي ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نعم يا أ خ ي تفضل لكن أ ق و ل لك ك ل م ة و ا ح د ة أ ن ت اخي طيب م ع ل ي ت ش يا خ و ي ا عيسى انت ختمت وما تركت اللاقط و اضطريت اني ن ق ط ك عشان اخذ اللاقط الظاهر انك انت نسيت ما تفكو او كذا طيب اه ما ادري ناخذ م د ا خ ل ة اخرى اذا كان فيها نفس الكلام عشان ترد ابو يا, يا ابو المنذر عليهم سوا يعني ناخذ واحد ثاني ناخذ ابو ش ي ح ة او ش ي ح ة أ خ و ن ا ابو س ي ح ة إ ي ش لا ما تريد يا ابو س ي ح ة طيب خير إ ن شاء الله طيب خلي أ ب و المنذر يتكلم يرد وله الحق نعم شفضل أ ب و المنذر ل ا إ ل ه إ ل ا الله الله المستعان ق ي د يا شيخ انا س أ ر ض إ ن شاء الله يقول ا ل أ خ ب أ ن ي قلت له زكان الشيخ فركوس وزكان الشيخ نجيب وعمري يبلغ ستا وثلاثين س ن ة أ ق س م بالله الواحد ا ل أ ح د ما قلت ب أ ن سني ستا وثلاثين س ن ة وما قلت أ ن الشيخ فركوس زكاني هذه لتعلم و إ ن قلت كلاما اشتبه عليه في الشيخ نجيب فليس هو زكاني هذه ث ا ل ث ة ويقول صاحبني نيفا شهرا ونيف أ ن ا ما أ ذ ك ر هذا ا ل أ م ر ما أ ذ ك ر ب أ ن ه صاحبني و ا ل أ خ ت التي تكلمت ويقول أ ن ي تركتها ليفهم هي ما تكلمت بالصوت كان الكلام على العام وكانوا يتهجمون عليها في كل م ر ة فاذا ردت يقول لا ترد الاخت يعني يسبونها ولا تردوا و اقول يا شيخ فضلا والله لست اخاف من اي واحد يتكلم و من اظهر لي خطا فانا بشر اخطئ و اتوب إ ل ى الله ان شاء الله و لكن لا ارى داعيا من هذه الايدي يعني هناك اخوه هناك اخوه يا شيخ يعرف يعني هناك اخ إ ن كانوا يثقون فيه هو يريد أ ن يدل بدلوه يعني بعضهم لا يعرفونه لكن من اذا كنتم تثقون في أ ب ي الهيثم لا الحلف جائز بارك الله فيك من كان يثق في أ ب ي الهيثم المغربي فهو هنا ويعرفني أ ك ث ر مما تعرفني وهو منكم ومن أ ص ح ا ب ك م و له أ ن يقول هل قلت و زكيت محمد حسان أ ن ا في حياتي لا أ ذ ك ر اني سمعت شريطا لمحمد حسان كيف أ ن ص ح به يعني كيف ازكيه على كل حال يا شيخ حتى لا ن أ خ ذ و ن أ ت ي حت يعني حتى لا نكثر و وقتك و وقتنا أ ث م ن من هذا ا ل أ م ر فنحن ط ل ب ة علم إ ن شاء الله طيب كل من سيقول محمد حسان الحويني قلت قلت ها هي أ ق و ل ه ا في اللاقط وهي تسجل أ ن ا لم أ و على ا ل أ ق ل لا أ ز ك ي دعنا من لم ا ل ن ا ف ي ة في الباضي س أ ق و ل من ا ل آ ن أ ن ا لا أ ز ك ي لا محمد حسان ولا أ ب ا ء ولا لا ازكي محمد حسان ولا اباء س ح ا ق الحويني ولا أ ن ص ح بهما ولا تكلمت بهما ولا أ ر غ ب فيهما ها هي قلتها ا ل آ ن صريحه صحيحه فيا شيخ جزاك الله خيرا أ ر ج و يعني لاحظ يا شيخ أ ر ج و جزاك الله خيرا لعلنا نوقف هذا ا ل أ م ر إ ل ى هذا الحد هناك إ خ و ة هنا يريدون أ ن يشهدوا بخلاف ما يقول ا ل أ خ يريدون ان يشهدوا إ ذ ا ترك هذا يقول ويقول ك ل م ت على الخاص فليترك أ ي ض ا من يريد ا ل ش ه ا د ة ويشهد بما أ ق و ل ه وبما قلته وبما بينته والله المستعان طيب أ ن ا ا ل آ ن الذي سمعته س ق ط ورجعت أ ن ا ا ل آ ن الذي سمعته سمعت زكاني ش ف خ ر ك و س ما قلتها زكان ي شيخ نجيب ما قلتها ولو فهمت ف أ ن ا ا ل آ ن أ س ح ب ه ا فليرتح على اللاقط م س م و ع ة والذي يقول قلت عمري ست وثلاثين س ن ة أ س أ ل الله أ ن يبلغني أ ن أ ح ي ا إ ل ى ست وثلاثين س ن ة أ ن ا ما كنت أ ذ ك ر سني وما كنت أ ذ ك ر يعني متى ولدت ولا من أ ك و ن ل أ ن ي لا أ ر ي د ا ل ش ه ر ة فكيف أ ق و ل ستا وثلاثين س ن ة والله المستعان طيب لعلي ا ج ب ت عما قالوا أ م ا ق ض ي ة الحلبي فكما تفضلت ايه نعم هذه قلتها هذه قلتها قلت زكاني الوزير نعم قلت زكاني الوزير إ ن كانت هذه يا ابا امامه فلا تخذ اللاقب س أ ح د ث ك بها قلت يا شيخ دائما يقولون من زكاك لتتكلم من زكاك لتتكلم كل واحد يدخل ويتكلم تصور يا شيخ جزاك الله خيرا باني منذ أ د خ ل في كل يوم خ م س ة س ت ة س ب ع ة من زكاك من أ ن ت من زكاك من أ ن ت من تكون ماذا درست في كل يوم فدخلوا فقلت لهم دائما تزكيه طيب أ ن ا زكان الوزير قانوننا في الجزائر الذي يدرس ويتخرج من ج ا م ع ة الجزائر يتخرج وهو أ ه ل ليدرس وهو الحق في ا ل إ م ا م ة إ ذ ن زكاني الوزير بالقانون وهو ولي ا ل أ م ر ب أ ن أ ك و ن ممن يتحدث في دين الله هذه قلتها ولكن بعد ماذا بعد أ ن لم يتركوا بعد ان لم يتركوني لا أ ق و ل يوما بل لم يتركوني س ا ع ة ربما دون إ ج ا ب ة في كل م ر ة فقلتها و أ ن ا أ ع ت ر ف بها ولتكن مطمئنا كل ما عنده شيء كل شيء قلته أ ت ح م ل ه وكل شيء قلته أ ن ا تحملته أ م ا م ربي قبل أ ن أ ت ح م ل ه أ م ا م أ ي شيخ وكل ما أ ع ت ق د ه صوابا قلته وما ا ع ت ق ك ل ما يعني قلته أ ع ت ق د ه صوابا إ ن كان من خ ط أ ولكم بينه ف أ ر ج ع وها أ ن ا هنا أ خ ط أ ت أ خ ط أ ت طيب يقول هناك معنا الشيخ أ ب و بكر العويسي طيب شيخ أ ب و بكر العويسي أ ن ا لا أ ع ر ف ه أ ن ا لا أ ع ر ف ه ولكن مرحبا بالشيخ طيب شيخ الشيخ جمال فريحان نعم اقبلت بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين و ل ك ا لقيت ل و أ ر ج و يا شيخ حفاظا على الوقت أ ن نوقف ا ل أ م ر إ ل ى هذا الحد و م ا ذ كرناه كافي وسيتكرر الكلام كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ص و ت السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته حياكم الله جميعا المعذره يا أ ب و شيحه بارك الله فيك أ ن ا طلبت الدور وطلبت وعطيتكم ا ل ف ر ص ة وقلت ل ك م ت ر ف ع يديكم و إ ن شاء الله ما ق ل ت أ د ب ي مع أ ح د فيكم وذكرنا لك تريد الدور فقلت لا لا لا و م و ج و د كتابتك لا أ ح د يكتب يا اخوان يا اخوان لا أ ح د يكتب نقطه غ ر ف ة من يفتح الغرفه لا اله إن ا الله طيب ايه طيب ما نحتاج اسمع بارك الله فيكم <تصفيق> ا ل آ ن تلخصت المواضيع مواضيع اخونا أ و ل ا أ ق د م لكم الشيخ أ ب و بكر العويسي و أ ق د م لكم أ خ و ن ا الشيخ أ ب و ي ع ل ى أ ب و ا ل أ ع ل ى أ خ و ن ا خالد بن عبد الرحمن أ ب و عبدالله كلاهما إ ن شاء الله ي أ خ ذ و ن الدور ويتكلمون نعم أ ب و عبدالله اخونا خالد بن عبد الرحمن احييهم و ر ح ب بهم نعم المشايخ طيب أ ن ا حتى نخرج من د ا ئ ر ة النقاش هذا أ ل خ ص و إ ذ ا كان أ خ ط ا ت ي يا أ ب ا المنذر ف أ خ ب ر ن ي ألخص أن أبا المنذر أبا اعتذر و أ ن ك ر أ ن ه طعن في الشيخ ربيع ب ا ل م ق و ل ة التي وصلتنا أ ن الشيخ ربيع ي ب د ي ع ه لسيد قطب أ ن ه لم يفهم ما كتبه سيد قطب في كتبه ي ت ب ر أ منها و أ ق س م عليها أ ي م ا ن ا م غ ل ظ ة ا ل أ خ ر ى أ ن ه ي ت ب ر أ من تزكيه محمد حسان والحويني ولنفرض أ ن ه كان يزكيهم نحن نتكلم على اليوم قال لم ت ر ك و ه ا ونحن ا ل آ ن فنحن نقبل منه ا ل آ ن إ ذ ا صدر منه بعد ا ل آ ن في تزكيتهما وغيرهما من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و ا ل ب د ا ء الذي تكلم فيه مهل العلم فمعنى ذلك أ ن ه متناقض وكذاب لكن ا ل آ ن الرجل يتبرأ طيب أ ن ا أ ق و ل ت ب ر أ أ ن ا قلت ت ب ر أ و أ ع ت ذ ر ه ذ ا كلها ان شاء الله لكن أ ق و ل ا ن ت ب ر أ ت ب ر أ نعم اقول ت ب ر أ ت و اقسم عليها أ ي م ا ن ا م غ ل ظ ة فلازم نقبل وجوبا أ ن نقبل هذا اليمين القسم و ي ت ب ر أ من أ و ينكر أ ن ه يثني على حسان و الحويني وإن كان قد أ ث ن ى ف إ ن ه ا ل آ ن يقول أ ن ا لا أ ث ن ي عليهم ولا أ ن ص ح بهم ق ض ي ة مشايخ الجزائر أ ن ه م زكوه يقول أ ن ا ما ادعيت أ ن ه م زكوني لاحد أ يكتب يا أ خ ي يا أ خ ي بو شيحه ة د ا الله أنا ما ادعيت ك زكوني يقول أنه أنهم الوزير زكاه ذ ا ما هو انا أ ع ت ب ر ه م انه ما هو إنه ما دامت انه قال الوزير زكاني و إ ذ ا أ ع ط و ه تصريح أ و أ ع ط و ه شهاده ة قضية أو أنا ما أدري لقولون كذا كيف التزكير زكا ما أدري لكن الرجل تكلم تكلم ما ما الرجل بما سمعتم آه نخرج آه قضية النساء ما النساء نخرج ن سمعتم أدري الآن في الغرفة نعم إذا كانت في الغرفة نعم في في وله مشرفات, احنا ننكر عليه ان يكون مشرفات ننكر عليه أن يكون م ش ر ف ان ت ن ك ع ل يكون ه أن ي هناك مشرفات في غرفته هذا هو ش أ ن ه و ق ض ي ة النساء أ ن ا أ ب ع د عنها بعد المشروع المغرب فاظن انتهينا منها أ خ و ن ا أ ب و بكر اسمح لي شيخ ابو عبد الاعلى الشيخ العويسي كان قبلك فتكرما لنشوف يدك فوق فتكرما أ خ ي الشيخ خالد انقدم الشيخ العويسي أبو بكر العويسي. لا أ ب و عبدالله رافع يده آ ه أ ب و عبدالله أ ب و عبدالله فين كان لا لا كان رافع يده الظاهر أ ب و عبدالله مشى أ ن ا ظننت انه رافع يده طيب أ ن ا ظننت انه رافع يده طيب خير إ ن شاء الله طيب أ خ و ن ا الشيخ بكر أ ب و بكر العيسي و تفضل مشكورا وحياك الله وبارك الله فيك نعم وقبل أ ن انهي وعرفنا موقفه من الحلبي, الحلبي و انه لا يوافق الشيخ ربيع في تبديعه و ينكر على الشيخ ربيع تبديعه للحلبي بارك الله فيك <تصفيق> ولكن لا أ ط ا ل ب ك بتبديعه انتبه نعم اخونا الشيخ أ ب و بكر تفضل بارك الله فيك تفضل الشيخ الشيخ الحمد لله أيها حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه و ا ل ص ل ا ة والسلام على مبعوث ر ح م ة للعالمين وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أ و ل ا أ ق و ل أ ن من منهج أ ه ل العلم من أ ت ب ا ع السلف الصالح أ ن ه م إ ذ ا أ خ ط أ و ا رجعوا عن أ خ ط ا ئ ه م أ ق ر و ا بذلك ورجعوا عن أ خ ط ا ئ ه م والرجوع عن ا ل خ ط أ ليس بعيب بل هو ف ض ي ل ة فالرجوع إ ل ى الحق ف ض ي ل ة وليس بعيب ومن هذا المنطلق أ ر ج و وبكل إ خ ل ا ص أ ن يقبل ا ل أ خ أ ب و المنذر نصائح إ خ و ا ن ه و أ ن يرجع عما اخذ عليه فقد قال قبل قليل أ ن ه من أ ظ ه ر خ ط أ ف أ ن ا راجع عنه ا ل س ا ع ة ومن ا ل أ خ ط ا ء التي أ ر ي د ه أ ن يرجع عنها خ ط ي ئ ه للشيخ المجاهد ا ل ع ل ا م ة الشيخ ربيع حفظه الله و أ ق ا ل في عمره ومتع الامه بعلمه ج م ل ة أ و ك ل م ة للشيخ ا ل ع ل ا م ة المحدد ا ل م د ي ن ة الشيخ عبد المحسن العباد و س أ ت ي اليها لا ينبغي لك أ ن ت ت ج ر أ و أ ن تحدث لم تبلغ رشدك بعد تلعب بك نفسك أ ن ت ت ج ر على جبل عالم خبير بخفايا في زوايا ا ل ح ز ب ي ة و أ ه ل البدع والشيخ ربيع ح ف ظ ه الله لا يتكلم إ ل ا بعد أ ن ينصح ويكرر النصح ويصبر على المخالف فها هو يحدثنا في بيته كيف صبر على عبد الرحمن عبد الخالق وعدنا عرعور و ا ل م أ ر ب ي والمغراوي م د ة ط و ي ل ة وهو يناصحهم ويكاتبهم ويبين لهم وهم يسبونه ويطعنون فيه وهو صابر عنهم ف ي أ ت ي أ خ ي واحد مثلي او مثلك فيتمطى ظهر هذا الجبل ويقول أ ن ه أ خ ط أ في علي الحلبي ثم تعتمد على ج م ل ة للشيخ الفاضل المحدد محدد ا ل م د ي ن ة الشيخ عبد المحسن العباد حتى لو كان عندك هذا المستند ت أ د ب مع هذا الشيخ الذي أ ف ن ى جل عمره في الدفاع عن ا ل س ن ة وعن المنهج السلفي أ ن ت ت أ د ب معه وتسلم له فانت تقول أ ن ه العالم السلفي وهو كذلك عالم بحق خبير ب م وراء ا ل أ ك م ة من مكر وخداع إ ن كلمته ا ل أ خ ي ر ة في الحلب و ا ض ح ة وضوح الشمس بل قال إ ن الحلب مفسد في ا ل أ ر ض مبتدع بعد أ ن خبره وصبر منهجه و ع ن د قواعد والتعديل الجرح عند قواعد ن ا ق الجرح والتعديل س أ ت ك ل م عنها أ ن ه إ ذ ا تكلم طيب طيب أ ن ه إ ذ ا تكلم وبيد س م سينق الحليب ف إ ذ ا عدله أ ح د ه م تعديلا مبهما أ و مجملا وجرحه آ خ ر سبر غوار منهجه وما عنده فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل ثم لقد وافق الشيخ ربيعا ث ل ة من العلماء ا ل آ خ ر ي ن فكان عدد ا ل م ش ر ح ي ن من اهل الاختصاص اكثر من المعدلين ولذلك لا ينبغي ان نترك كل هؤلاء ونعتمد على تعديل مبهم مع ان شيخنا العباد حفظه الله ومتع ا ل أ م ة بعلمه فوق رؤوسنا والذي علم ح ج على من لم يعلم فقد اطلع الشيخ, الشيخ ربيع على ما لم يطل عليه ع الشيخ العباد وكذلك اطلع العلماء ا ل آ خ ر و ن على ذلك ثم إن الشيخ ثم ان ل ش ي خ ثم إ علي الحلبه أ ص ب ح ي ت ن ي على بعض القطبيين والحزبيين فكيف تقبل من ي ت ن ي على الحزبيين وترد وترد شهاده او جرح من يدافع عن ا ل س ن ة وعن المنهج وهذا ليس خبر احد فالعدد اصبح مشهورا و م س ت ف ي ذ ا من اهل العلم م ث أ ن ت ق ل إ ل ى ن ق ط ة أ خ ر ى حتى لا أ ط ل عليكم ك ل ا م يطول ولعل الاخ أ خ ولعل ل أ أ ب و عثمان أ و أ ب و ا ل أ ع ل ى عثمان بن خالد يضيف شيئا في ا ل م س أ ل ة لكن أنتقل إلى ن ق ط ة اخرى وهي انك تقر بانك زكاك الوزير وتقبل تزكيه الوزير مع انه لا يعرف لا بالعلم بل يعرف بخلاف ذلك انه يحارب المنهج السلفي والسلفيين ويحارب أ ه ل ا ل س ن ة وهو صوفي يصرح بذلك ويعلن ذلك و أ خ ذ على نفسه ه أ ن و أ خ ذ على نفسه وأخذ على ن ف س ه أنه يحارب السلفيين وفي الواقع نراه يسقطهم واحدا تلو ا ل آ خ ر فكيف تكون سلفيا ويزكيك الوزير يزكيك أ خ ي علمك وعملك فلا ت خ ت ر بهذه ا ل ت ز ك ي ة ولا تزكوا انفسكم هو أ ع ل م بما ت ق ى ا ر أ ي ت إ ل ى الذين يزكون أ ن ف س ه م بل الله يزكي من يشاء فزك ي نفسك بالعلم وباتباع منهج السلف بحق كتاب الله و ا ل س ن ة رسوله بفهم السلف الصالح اما ايضا هناك م س أ ل ة وهي م س أ ل ة الاختلاط في ا ل ج ا م ع ة والشيخ فركوس يختلي به الفتيات حاشاه الشيخ فركوس حفظه الله أ ن يكون كذلك وما ذكرته لا وما ذكرته عنه ه وما ذ ك ر ت ان الاختلاط يكون ان الفتيات او الطالبات تكن و في ص ا ل ة وان الذكور في ص ا ل ة غير صحيح يا اخي بل يتقدم الذكور و ي ت أ خ ر الانات في ص ا ل ة و ا ح د ة نعم طيب طيب طيب خلاص هو قال ذلك خلاص سلمنا له ذلك طيب سلمنا له ذلك ا ذ ا فاهم م س أ ل ة عندي هي م س أ ل ة الشيخ ربيع و م س أ ل ة الشيخ عباد واخر م س أ ل ة انصحه فيها ان لا يكتر من الحلف كلما أ ر ا د أ ن يعقب و أ ن يكتب ك ل م ة أ و يعقب على ك ل م ة أ ق س م بالله على ذلك وهذا فيه نهي والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله ع ر ض ة ل أ ي م ا ن ك م ثم هو من علامات ا ل س ا ع ة كما أ خ ب ر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه يخلفه خلوف تسبق يحلفون دون أ ن يستحلفوا وتسبق ايمانهم شهادتهم ولم اخي أ ن ه لا يكثر من الحلف إ ل ا أ ه ل النفاق الذين يعتقدون أ ن كلامهم لا يصدق إ ل ا بالحلف فاترك عنك الحلف وقل الصدق قبله من قبله و ر د ه من رده ما دمت صادق فيما بينك وبين الله فلا تعير لمن كذبك اي اهتمام فارجو منك رجاء اذا عقبت او بينت الا تحلف الا اذا طلب منك الحلف لانك تريد ان تسد الطريق امام ه الجميع الا يتكلم أ ح د ونحن نصدق إ ذ ا ت ح ل ف ن نعظم الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ و ج و ب فلذلك أ ر ج و أ ل ا تعود لمثل هذا ا ل أ م ر و أ س ا ل الله سبحانه وتعالى ان يوفقك و أ ن يردك إ ل ى الحق و أ ن يبين لك الحق وهذا ما عندي و أ ت ر ك المجال ل إ خ و ا ن ي والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته طيب الحمد لله صلاة على رسول الله. طيب سقط يا شيخ جمال بارك الله فيك بارك الحمد صلاة والسلام الله جمال لله على رسول الله ظننتك طيب جزاك الله خيرا ف ض ي ل ة الشيخ ابا بكر ولكن س أ ت ك ل م سريعا إ ن شاء الله سريعا جدا س أ ت ك ل م فاقول بارك الله فيك أ م ا اكثار الحلف ف أ ن ا س أ خ ذ بنصيحتك ولكن أ ن ا وصفت ب أ ن ي كذاب والنبي صلى الله عليه وسلم شرع اليمين لمن لم تكن معه ب ي ن ة ليدفع عن نفسه ف أ ن ا قال النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ب ي ن ة على المدعي ولا ب ي ن ة واليمين على من أ ن ك ر وانا نعم كنا في تقاض لعلك ما, ما وصلك ذلك طيب و أ ن ت م أ د ر ى منا ب أ ن ك ث ر ة الحلف في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم كثيره في القران الكريم يعني لم أ ع ر ف ك من قبل والحمد لله أ ن ي تعرفت بكم اليوم فلعلها ف ر ص ة س ع ي د ة إ ن شاء الله والوزير الذي قلت زكاني ليس وزير الشؤون ا ل د ي ن ي ة ذاك الصوفي القبوري و إ ن م ا أ ق ص د وزير التعليم العالي وهو وزير دنيوي ووضع وهذا الوضع من الرئيس وهذا كان المقصود أ م ا وزير الشؤون ا ل د ي ن ي ة فذاك إ ذ ا ذكر لا يذكر إ ل ا على وجه الذم والتبرؤ منه فهو قبوري لا ننتسب إ ل ي ه ع ف ا ن ا ل ل ه طيب و أ م ا قولكم ب أ ن ي يزكيني علمي وعملي فهذا لما اعتمدت عليه لا كان طيب أ ن ا ا ل آ ن وضحت و أ م ا قولكم في أ ن ه يزكيني علمي وعملي فهذه التي لم تقبل و ا ل آ ن انت أ ص ل ت ه ا وانا استفدتها منك ومن ف يعني لعل ا ل إ خ و ة استفادوها ب أ ن الذي ي ز ك ي ن علمي وعملي طيب ف إ ذ ا إ ن شاء الله هذا الذي ينبغي أ ن يعاملني به ا ل إ خ و ة إ ن وجدوا من كلامي ما يسوء فذلك نعم و إ ن وجدوا منه ما يسر ف ي ز ك ي ن علمي وعملي كما قال الشيخ أ ب و بكر ا لعويسي و أ ن ت م تسمعون فلعلكم ت أ خ ذ و ن بقوله نعم هذا كلام الشيخ ربيع أ ن ا سمعته منه و أ س ن د ه إ ل ي ك ا ل آ ن حتى تكون ح ج ة أ ي ض ا عليهم بارك الله فيك طيب و أ م ا بارك الله فيك ق ض ي ة ما ال يعني كلام شيخ ربيع و كذا هذا ا ل شيخ جمال فريحان جزاه الله خيرا قال هذا لا نبحثه في ق ض ي ة الحلبي و له وقت آ خ ر و أ م ا بارك الله فيكم أ ن الشيخ ربي عالم فهذا لا يشك فيه و أ ن ه عالم بالجرح و ا ل ت ع د ي ل لا نشك فيه ولكن أ ح س ن الله إ ل ي ك حتى يتضح فقط يعني لا ما قلت له وقت آ خ ر استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما قلتم له وقت آ خ ر شخجمان نعم هذا خ ط أ استرسلت في الكلام استغفر الله أ ص ح ا ب ه طيب يعني لا قلت لعل طيب ب ا ل ن س ب ة لي نعم عرفتم موقفي من الشيخ علي الحلبي نعم أ ن ا ذكرت موقفي صريحا و أ م ا أ ن الشيخ ربي عالم فهذا حق و أ م ا أ ن أ ك و ن يعني لا بد أ ن اخذ بقوله لما ذكرتم من فضله وعلمه ولا أ ق و ل أ خ ط أ طيب مثلي لا يقولها ابتداء وهذا حق ولكن فقط بارك الله فيك انا قلتها من باب أ ن ن ا نقول أ خ ط أ مالك في إ ر س ا ل يديه و أ خ ط أ الشافعي في قنوت الفجر و أ خ ط أ عمر في كذا و أ خ ط أ ابن عباس في كذا فالصواب ما قاله ابن ت ي م ي ة وخالف فيه جمهور العلماء فمعنى ذلك نخطئ المذاهب ا ل أ ر ب ع ة بما فيها فقلت إ ذ ا كان ا ل أ م ر بهذه الحال و أ ن ا أ ق و ل أ خ ط أ في تقديري نعم انا انكر انا ما قبلت نعم ما قبلته مع الاحتفاظ ب م ك ا ن ة ا ل ش خ ر ب ي ع اما كونه عالم فكذلك يعني تصور يا شيخ لو اني كل واحد يعني تصور لو اني كل واحد سيذكر ه لي فضل من تكلم فهل يمكن ان نخالف مالكا فمن مالك ومن الشافعي وهذا ابن معين يجرح ناسا ويقبلهم غيرهم فمن مثل ابن معين ف ا ل ق ض ي ة لا سبحان الله هذا فيه طعن لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله طيب لا هذا من هذا بارك الله فيك واحسن الله إ ل ي ك أ ن ا قلت ا ل شيخ ربيع العين و ا ل ر أ س وعالم وسلفي وهذا كلام صريح وليس فيه طعن ولا أ ر ي د أ ن أ ط ع ن في الشيخ وما طعنت فيه ولا أ ق د ر ولا أ ج ر ؤ ولا يليق فيه وهذا دين يعني طيب هذا طعن ملبس طيب أ ن ا ا ل آ ن بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خيرا لعل ما كان مع الشيخ جمال فريحان تكلمنا عنه وانتهى إ ل ى خ ل ا ص ة فضيله الشيخ ج م ابي ل فضيلت الشيخ أ فري... فريحان جمال الحارثي وفقك الله انا يا شيخ يقول لا تجبره على الاعتذار جزاك الله خ ي ر يا شيخ جمال بارك الله فيك طيب انا اتوقف عند هذا الحد ما قيل فقد قيل وما سمع فقد سمع وما أ ص ل فقد أ ص ل ونحن كما قال لست في مجلس قضاء هي مجلس أ خ و ة وعلم و أ ن ت م أ ك ب ر مني سنا و أ ت ي ت إ ل ى غرفتكم وبينت موقفي و أ ن ك ر ت ما نقل و أ ر ج و و ظ ن أ ن هذا كاف وقد ت أ خ ر الوقت ب ا ل ن س ب ة إ ل ي يعني ل أ ن ي متعب أ ن ا كنت في سفر وما نمت يعني سافرت ا ل ب ا ر ح ة وما نمت ومرتب ومرتحت فلا إ ن شاء الله شيخ جمال أ ن ا لا أ ق ب ل أ ي م د ا خ ل ة أ ح س ن الله إ ل ي ك لا حتى سؤال ليس هناك شيء من عنده شيء في الجعبه ة ف طيب أ ن ا لا أ ر ي د شيئا بارك الله فيكم يكفي يا شيخ جمال جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك الكلام الكلام يدور ويتكرر و أ خ ذ ورد ك ذ ا طيب هذا كاف إ ن شاء الله والله طيب لك دليل ضعف دليل كان مكتوبا فضاحه أ و أ ع ط ه للشيخ يسمعه يكفي شيخ فيك بارك هذا الله جمال شيخ جمال جمال شيخ جمال أ ب ي حريح ابو الشيخ نعم انا لا أ ظ ن لا أ ظ ن بارك الله فيك طيب لن أ ن ظ ر إ ن شاء الله طيب شيخ جمال اعذرني س أ ن ص ر ف ا ل آ ن إ ذ ا كنت أ ن ي ب ر أ ت ساحتي مما بلغك وذكرت الخلاصه احسن الله إ ل ي ك طيب أ ت ر ك لك اللاقط ولكن يكفي هذا يعني يكفي بارك الله فيكم يكفي هذا يكفي والله أ ع ل ى و أ ع ل م و ن س ب ة العلم إ ل ي ه أ ذ ك ى و أ س ل م وهو أ د ر ى بخفايا النفوس وما تريده النفوس والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وكلنا سنجتمع في أ ر ض المحشر وتعرض السرائر وتبدو الخوافي ونحاسب على ما نكنه في قلوبنا سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك و أ ص ل ي و أ س ل م على النبي المختار وعلى آ ل ه ا ل أ ط ه ا ر وصحابته الابرار أ ب ر ر شريك والحمد لله وحده لا اللاقت لله له لكم ي ط شزاك الله خ ي وبرك أخونا الشيخ أبو <تصفيق> الشيخ الخاص ومن ومن لكن يعني من رجائي بارك الله طلب طلب فيك بكر تصدر ا ل م د ا خ ل ة و أ ع ن ي أ ن ا أ ع ن ي ك أ ن ت أ خ و ن ا أ ب و المنذر و تبرئ ساحتك و الدفاع عن نفسك فذكرت لك من ب د ا ي ة اللقاء أ ن ا ل ا خ و ة إ ذ ا في ه أ ح د عنده مداخلات فنستمع إ ل ي ه و عنده شهود أ ن ت أ ح ل ف ت وقسمت نعم لكن لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ر ف ض ا ل ا خ و ة تريد أ ن تخرج هذا شيء آ خ ر قد لا تكون م ك ر ر ة قد لا تكون م ك ر ر ة أ ن ت تريد تخرج أ ن ا ما أ س ت ط ي ع أ ق ف ل اللقاء بارك الله فيك أ ن ا أطيء أ و ل واحد منا خلينا نشوف ب و ش ي ح ة ثم الكوثري, الكوثري أو الكثيري و نعم أ و ل شيء ب و ش ي ح ة تفضل نحن عرفنا خلاص موقفه لا أ د احد يتكلم في الامور التي مضت يعني عرفنا موقفه في شهود يعني نقول ا ل ن و ج ز ل ل ا خ و ة اللي حضروا اللي ت أ خ ر و ا مثلا يقول محمد حسان والحويني أ ن ا لا أ ز ك ي ه م إ ن كنت قال أ ق و ل لا أ ق و ل لم أ ن ا أ ق و ل ا ل آ ن لا أ ز ك ي ه م ولا أ ث ن ي عليهم ولا أ ن ص ح بهم هو من ا ل آ ن إ ذ ن جاء للشيخ ثاني في هؤلاء نعم الحلبي عرفنا موقف أ ن ه لا يبدعه بل هو شيخه شيخا عنده سلفي عالم سلفي نعم وكلامه في الشيخ الربيع أ ن ه يقول أ ن ه ما فهم كتب سيد قطبه أو ما ف م ما ف يتنكر ك ب سيد له ويقسم على ذلك ولكنه مازال لم يعتذر على كلامه الذي قال أنه لا يوافق الشيخ الربيع للحالبي الشيخ الربيع للحالبي في تبديعه في تبديعه أنه وأن أخطأ ما زال على هذا الكلام ولا شك ولا ريب أ ن هذا عندي سواء رضي أ و لم يرض ى أ ن هذا طعن ا لكن ش ي ربيع خ ل أ ن ا قلت ب ا ل إ ن ص ا ف أ ن نحن لا نجبره على تبديل الحلبه لكن عرفنا موقعه موقفه أ ن ت قلت أنت خطات الشيخ ربيع لكن نقول أ ن هذا هو مقام طعن شيء تهم أبيت تهم طيب ندخل أ خ و ن ا أبو ش ه ابو أ أبو شيحه تفضل بارك الله فيك سواء دفاعا عن أ ب و المنذر أ و شهاده ة ل ت ف ض له تفضل أبو ماما رأي ما رأي ف م تفضل ت بارك أبو أبو الله يا ولا ما أخونا المنذر لا نكرر نكرر فيك عندك تفضل شيحة زي شيء جديد و تشهد عليه إ ذ ا كان تشهد على ق ض ي ة حسان و ما حسن هو خلاص انتهى من ا ل آ ن و ص ا ع د هو نحسب عليه تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ هي ملاحظة بسيطة الحلبي هو في تعليق في مقال في المنتدى عليكم مسألة تعليق نقل كل السلفيين بسيطة ورحمة شيخ هي ونقطتين في في في هو مسألة وأنه في م س أ ل ة الحلبي و أ ن ه ال ال ش خ ص أ ب و المنذر لا ي ط ع م في مقال في كل السلفين يعني يصف الطاعنين في الشيخ أ ب ا ل حارث الحلبي بكلام سانقر الرابط إ ن شاء الله و هو طبعا قال صاحب الموضوع بعد أن نقل الكلام قد نكون أ خ ط أ ن ا في العنوان و المضمون و المضمون و خابه الظنون فلا معلق ولا معقب ب أ ي أي أو قريمة متحن واحد بالنسبه ط بوشيح بوشيحة ب أحمد من ل إن شاء ا ل ل ه ب ا ل م س ا ل ة يقول ا شيخ ي لا اوافق الشيخ ربيع على تبديل الحلبي ق يقبل ب طلب ل كلام العلم كم دراسة أمضى 27 يعني حتى يقبل يعني كم سنة في سنة حتى وكم س ن ة في كتب الجرح والتعديل حتى يقبل كلام الشيخ ربيع عمره حفظه الله ثلاثه وثمانون وانتم تعلمون والكل عاما يعلم م ش وثمانون د ا الشيخ ت ا الحلبي اللي ردوا كلام العلماء سنا عاما ل م وقدرا ل والاستاذ بل الدكتور وثلة من العلماء الشيخ ج ا كبار م من ع عبيد ة وغيره ردوهم وهم ك ب المساله ر في ا ن ف ا ي ي ر د ا ل م س أ ل ل ة ا ث ا ن ي ة تخصنا نحن الليبيين وهي م س أ ل ة ا ل ص الصادق د ق ا غ ر أدري يعرف ي ي في وكيف ا مقال طبعا لا من الكاتب ا ن من ل الغرياني ي الغرياني هذا شيخ معروف عندنا في ليبيا لمن لا يعرفه وهو يبدو أن الكثيرين عرفوه من عند زيارة ي والصادق معروف وهو عرفوه هذا عندنا لا ا لمن ل عند محمد ر أن من ع ف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 ط بعدما ا ب ع دافع الشخص اسمه أ ب و أ ر و ى عن الشخص ي ا د ق الغرياني بزعمه قلت أ ن ا شخصيا لا اعرف الشيخ صادق الغرياني سدده الله يعني قلت أ ن ت ما تعرفه و ا ل ث ا ن ي ة إ ل ا من بعض كتبه يعني ما تعرفه إ ل ا من بعض كتبه في الفقه المالكي التي ما وقفنا عليها بعد فكيف تعرفه لا تعرفه شخصيا إ ل ا من بعض كتبه في الفقه المالكي التي ما وقفت عليها أ ن ت يعني تعرفه مو كتبه التي ما وقفت عليها غ ر ي ب ة يعني ونقلك هذا جعل الشيخ حفظه الله يعلم في قدرك وبل زاده شوقا لمزيد ت ع ر ف عليه يعني اللي بيعرف الصادق الغرياني يدخل لموقع التناصح م وشوف ق ع التاعه و فتويه ومخالفته للسنه و ا في باب ا ل أ س م ا ء والصفات أ و في مذهب الجرح والتعديل وفي أثر مشهور اللي هو أثر ابن سيرين إن هذا فانظر من تأخذون ومن وما ودب فانظر شفت في كتاباتك في السلف اللي سيرين دين لدينكم رأيته أثر أثر أعتقد أنك للم عما ما مثل ممن هذا هب ابن خلال كتاباتك إن تأخذ نعم نعم لا مشيت مش مع الصادق هو ما أ ث ن ى على الصادق هو تناقض قال أ ن ا شخصيا لا أ ع ر ف الشيخ الصادق الغريني سدده الله إ ل ا من بعض كتبه في الفقه المالكي التي ما وقفنا عليها بعد يعني يعرفه من كتبه والكتب ما وقف عليها سمينا بعض الكتب بارك الله فيك أ ن ا بلدي الرجل نعم أحد أ ا ل هو انا اعترف ان ه ن ق ل درس الحلبي بالبيلوكس يعني من اللي من ا ش هذا د ه ما حبيت أ ن أ ش ا ر ك به يا شيخ فهو يقول أ ن ا ما عرفت الصادق إ ل ا من كتبه ولم ي ق ر أ كتبه وقال غ ل الله محمد رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م لعلك يا شيخ ترى أ ن ه لا يوجد هناك تعليق طيب انا أ ك ت ب نعم في منتديات كل السلفيين واسمي أ ب و المنذر الجزائري ولكن من اليوم فصاعدا س أ ك ت ب في كل منتدى باسم الصريح يعني كنا لا نكتب ب أ س م ا ئ ن ا ل أ ن الغالب لا يكتبون ولا نحب ش ه ر ة ولكن س أ ك ت ب أ ب و المنذر وسام بن محمد آ ل مهوبي حتى يسهل البحث من وجد في منتديات كل السلفيين أ و في غيرها شيئا من الطعن أ و م ش ا ر ك ة في المواضيع فلينقل و أ م ا ث ن ا ء على ما نقله ا ل أ خ أ ب و ا ل أ ز ه ر فلا أ ذ ك ر لكن الذي أ ذ ك ر ه س أ ب ح ث عنه لا إ ش ك ا ل ن ع ل ه نقل كلاما طيبا في ا ل ل غ ة أ و في البلاغه او شيء من ذلك و أ ن ا لي م ع ر ف ة ش خ ص ي ة ب ا ل أ خ و ق ر أ ت ما نقله ف ع ل ق ت عليه وما تناولت لا شيخا ولا د ا ع ي ة ولا عالما و ق ر أ تعليقي فيما قلته و ق ر أ ت ع ل ي ق ا ت أ ك ث ر ه ا م ش ا ر ك ة في الفقه أ و في الحديث وعلومه و لا أ ش ا ر ك في غيره و هذا يعني مما يسهل علينا البحث ارجع وانظر وكن منصفا كلام من الشيخ صادق الغرياني انا قلت لا أ ع ر ف الشيخ أ ع ر ف اسمه من كتبه و كتبه في الجزائر لم أ ت ح ص ل عليها و لكن مذكور في المراجع و فيما ينصح به و لم أ ق ف عليها و لما ذكر ا ل أ خ و ا ن قل ب أ ن ه كان يقول بعقيدة الأشاعر في م وكان ا ض ع ورجع و يقول ب ا ل ق ب و ر ي ة في مواضع ورجع فقلت هذا أ ع ل ى من ش أ ن ه فهو رجاع إ ل ى الحق وما قلت ان الشيخ سلفي و أ ن ا لا أ ع ر ف ه ب د أ ت ب أ ن ي لا أ ع ر ف ه ف أ ر ج و من ا ل ا خ و ة إ ن شاء الله أ ن يكون الفهم سديدا ل أ ن هذه أ ع ر ا ض هذه أ ع ر ا ض بارك الله فيكم و أ خ ش ى على نفسي وعليكم م غ ب ة ا ل أ ع ر ا ض فأرجو أ ن يكون هناك فهم جيد والله أ ع ل ى و أ ع ل م طيب شيخ جمال تريد ان اترك ليتكلم ليتكلم الثاني شيخ جمال إ ن كنت تسمعني وفقك الله طيب لكن أ ج ب ت عن كلام أ ج ب ت اجبت عن كلام عن كلام ا لا أ ب و شيحه طيب والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأنبياء والمرسلين وإن ونصيحة الأولى الخاتم الأنبياء كان يعني لديه كلام كثير إلا بما أن الشيخ جمال أحفظه الله طلب الإيجاز إذا كلامي في نقطتين ونصيحة في آخر شيء. النقطة لديه طلب سأختصر آخر نقطتين أن أحفظه كثير في في شيء سمعت من ا ل أ خ منذ الكلام يفهم منه أ و يفهمه السامع أ ن ه لمز بالشيخ ربيع اذا انا سوف أ س أ ل ه م ب ا ش ر ة هل حصل يوميا ب أ ن لمست الشيخ ربيع أ و وقع منك شيء في, في, في معنى اللمز ويفهم منها الطعن لاننا سمعت منك عباره أن كانت هذه العبارة صدرت م ت ز ا م ن ة مع حكم الشيخ ربيعه الحلبي بانه كل يوم, يسقط هذا المنهج الذي أو كل يوم يسقط عالم من العلماء السلفيين طبعا هذه العبارات بأساليب المبالغة المعروفة التهويل هذا المقتلولة وغلف هذه ا ل ن ق ط ة الثانيه وهي م ت ع ل ق ة بما جرى أ و تم التطرق اليه لكن أ ن ا نفسي لم, لم أ ص ل ه حتى لما أ و ج ز الشيخ ح ب ي ظ الله جمال ف ر ي ح ا ن ما دار لم, لم, لم, لم, لم ترد في تلخيصه لما, لما, لما يعني تم في في الكلام معه وهو موقفه هل موقفه هذا بأنه من بكلام الشيخ لما الحنبي بنى تبديئ مستمعه العبد الشيخ يعطيه هذا هذا آخر ط ي بعد كلامك عن الحلبي طيب, الحلبي. الشيخ. هو على الله حالة. يكون هناك. طيب. أعيد مرة أخرى. موقفه من تبديع, الشيخ من تبديع الشيخ ربيع للحلبي هل بناه علمية؟ بناه أخرى على قواعد مرة موقفه من هل آية كلامي ك ل هل هم فقط ق بنى ي زي ما ك موقفه ي أ ق ل هذن م و واختار تعديل الحلل المجمل بناء على ق ا يعني ليس مبنيا على هوى أ و ت أ ن ت و كلام أ ق ر ا ن إ ل ى آ خ ر ا ل أ س ب ا ب التي لا يلتفت اليها هذه المقطة المقطة ذكرتها الثانية ذكرتها آخر هذه النقطتين النقطه ثانيه سؤال هل, هل تسمح لي ب ا ل ا د ة او جست ما كنقول ت أ وسوف أ و ج ز ا ل إ ج ا ز ط ي باختصار ب أ ن ا سمعت ا ل أ خ كلاما م ب ا ش ر ة منه هو في غرفته يفهم منه أ و يفهم السامع منه اللمز والشيخ ربيع ف أ ن ا أ و ج ه له سؤالا م ب ا ش ر ا ل آ ن هل صدر منه اللمز بالشيخ ر ب ي هذه الكلمه ة قلت يعني ذنب ا ل ط ر ي ق ة التي يسقط بها كل يوم عالي من علماء السلفين هذا بعد اصدار حكم الشيخ ربيع ما, ما, ما سالتك ي التكافي وغلط عباراته بالتهويل عن موقفي الذي اختاره من, من, من حكم الشيخ ربيع حيث سمعت انه اخذ الشيخ العباد وانه يحترم لحكم جرح يجرح الشيخ الشيخ ربيع طيب اختيارك لحكم لقول الشيخ العباد وتركك لحكم الشيخ ربيع المبني ويمفتلها غير يخلون الله اعلم يعني ما سوف يعني الايام من من من من ينة ويسرع سمعت واسبات مستعد بكلام من لم اعلم من العباد العباد على وتركك تخبلنا انه اخذ وانه ادلة القرد الله والله لقول سؤال س أ أكرر ك ل ا م ا ل ح ل ب ي كان ل ه هذه هي م أمجال ا ل و ب ي صلى اكرر ل ل عليه وسلم يقول ه ا كلام الحلبي ى الله و آله ه وسلم ل ا كله ث ي ر ا لك. ابو ا ل م ن ب ا ل ن س ب ة للحلبي تسمع في صوت إ خ و ا ن في صوت ا ل آ ن طيب أ ن ا أ و ج ز ر موقف أ ب و المنذر من الحلبي عدم تبديع الحلبي يراه أ ن ه عالم الشيء ا ل ع ل م العلوي قبل قليل في صوره الان البيين أنه عدل إ ج م ا ل ا وقال أ ن ه من أ ه ل ا ل س ن ة والذي جرح الحلبي اقوام وعلماء مشايخ أ ك ث ر من الواحد فالأخوان مازال على منهجه في تعديله للحلبي هذا ما نعتقد ه عشان لا نكرر و أ م ا كلامه في الشيخ ربيع ف إ ن ه قال أ ن ه أ خ ط أ في تبديعه للحلبي ولا يوافقه على تبديعه للحلبي ويبغى يريد ي أ خ ذ ا ل ل ق ظ ه ي ر ي أ ن ا لا أ د ا ف ع عنه لكن عشان لا يروح الوقت على بناه على راكبه ا ل خ ط أ من راسه أ س س ه ل و أ م ا أ ن ه قوله للشيخ الربيع أ ن ه أ خ ط أ في تبديع الحلبي فهذا أ ن ك ر من ذاك لكن كما قلت لك لا نجبره إ ن م ا في ا ل خ ل ا ص ة في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر حتى لا نخرج ونحن في حيصبيص كما يقول ا ل شيخنا ا ل أ ل ب ا ن ي نخرج نعم هذا عندي ق و ل لا يقول أ ن ا خ ط أ ت كما يقول الشافي أ خ ط أ فلان ونحن نقول أ خ ط أ فلان هذا غير, غير هذا هذا غير ل أ ن ك ا ل آ ن تجرح في إ م ا م من أ ئ م ة ا ل س ن ة في هذا العصر وقد شابت جفونه في د ر ا س ة الجرح والتعديل وعلم الرجال طارك الله فيك ف أ ن تقول أ خ ط أ فلان أ خ ط أ في م س أ ل ة ف ق ه ي ة أ م ا انه رجل قائم على مخالفات ش ر ع ي ة ويبدعه عالم سلفي بعد أ ن نصحه حوالي عشر سنوات أ ن ت تطعن في الشيخ الربيع ا ل خ ل ا ص ة ا ل خ ل ا ص ة في هذه ا ل ن ق ط ة بخلاف المسائل ا ل أ خ ر ى ما أ ع ل ن منها ا ل ن ق ط ة هذه هو مازال فيها بين معاند ومصر أ ن ا أ ق و ل معاند ومصر والله نحن ننصحه أ ن ا نصحته في ا ل أ و ل هو موجود عندي أ ن ا نصحته في أ و ل اللقاء قبل حوالي ساعتين أ و ث ل ا ث ة أ ن يلتزم بمشايخ الجزائر ويضم إليهم ويجلس معهم ولا ي ن ف ر د عنهم و أ ن ا قلت له في ا ل أ و ل أ ن ه م يتبراون من تزكيته بل والذي لا إ ل ه غيره لا احلف حتى يصدق حتى لا يقول أن تحلف وتنكر ينكرون القسم على الجميع أ ن ه م يقولون لا ننصح به هكذا لا ننصح به حتى لا نختم ا ل ج ل س ة إ ن م ا نعرف ماذا نقول وماذا قلنا علماء الجزائر مشايخ الجزائر لا ينصحون به ولا يزكونه بل أ ن ه قال لا انا لا أ س م ي أ ن ا قلت لن أ س م ي قال لا يحق له أ ن ينقل عني أ ن ي زكيته واما تزكيته ل ل ح ل ب و أ ن ه عالم سلفي فهذا شيء آ خ ر ونحن لا نقره ه من هذا منه منه هذا وافقته أيمانه عليها ومن ويظن وافقت وما ما المسائل المسائل نحن نحذر أنني أنا ن أحذر الذي الباب الباب لا زال زلت حلف حتى يخرج أ في في في وما, ز... وما دام أ ن ه مقر على أ ن آ ل الحلبي السلفي فالتحذير مني م ن قائم اي نعم والله ما أ ز ك ي ك على أ س ا س ت أ ت ي في ا ل غ ر ف ة و ت غ ر بالناس و إ ن شرحت حتى لو شرحت كتاب الله نحذر منك لكن منك أنك اشرح واشرح حديث واشرح الأحكام التحذير رجل عمدة قائم كتاب الله واشرح واشرح لكن التحذير قائم منك في أنك تزكي على في قامت عليه ا ل ح ج ة و خ ط أ ه مشايخ م ج م و ع ة ك ب ي ر ة ورد عليه ولم يحرك ساكن بل عاند ويصر على ذلك بارك الله فيك ا تفضل لا تكتب انا ما اعرف ك ت التقطيع ب في ا ل ك ت ا ب ة انا لخصت لك المجلس ونقلت قبلنا منك اليمين لكن هذه ا ل ن ق ط ة التي عند الحلبه وتخطيتك للشيخ ربيع هذه ط ع ن وزادنا اخونا حمود على أ ن ك كنت تحوم حول من يريد كل يوم نسقط واحد كل يوم نسقط واحد ك أ ن ي بها هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن ا ما أ د ر ي يعني ك أ ن كلام مجمل كلام الكثيري أ ن ك كنت تقول كل يوم نريد أ ن نسقط عالم سلفي كل يوم نسقط يعني كانك تلمز في الشيخ ربيع يعني أ س ق ط يوم من أ ي ا م المغراوي ويوم من أ ي ا م اسقط الماربي ويوم من أ ي ا م اسقط فالح ويوم أ س ق ط جاء ا ل دور وقبلها اسمه هذا اللي في الرياض ا ي اسمه عرعور و ا ل آ ن جاء دور الحلبي ف ك أ ن ك تلمز الشيخ ربيع بهذا الكلام اي نعم من, من استحق الاسقاط يسقط ولا ك ر ا م ة وليس المعنى أ ن الشيخ ربيع جالس يعني يسعى ع ن ي ي وراء الناس عشان يسقطهم ويرتفع هو مرفوع مرفوع رفعه اما قبل عشرين ثلاثين سنه ة مرفوع الشيخ ربيع ما ربيع الشيخ و اليوم إخوان سامحونا اسمحونا من فيكم كلمة يعني أن نفسه عندك أن يحتاج بارك الله يا بارك فضل الله يرفع فيك في أن ننهي هذا اللقاء ل أ ن الرجل من قبل ساعه هو يريد ينهي اللقاء لكن نعطيه ك ل م ة له ا ل أ م ا ن ل أ ن الرجل ضيف علينا إ ذ ا عنده تعليق لا احد يكتب لا احد يكتب اخونا ك ث ي ر ي نعم تفضل هذه ا ل ك ل م ة لك و أ ر ج و أ ر ج و أ ر ج و أ ن تجيب على سؤال الشيخ عشان حمود الكثير ا ل ك ث ي ر على ماذا بنيت ت خ ط ئ ت ك للشيخ ربيع وتعديلك للحلبي أ ر ج و أ ن تجيب أ خ و ن ا الكثيري تفضل الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الذي لا نبي بعده وصحابته الكرام صل وسلم ا و على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه الكرام و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله اللهم يا رب إ ن ك تعلم أ ن ي لا أ خ ف ي شيئا بل أ ق و ل كل شيء ولست أ خ ا ف يا رب غيرك ولا أ د ا ه ن يا رب فيك طيب أ ق و ل بارك الله فيك يا شيخ أ ن ت أ ن ص ف ت ن ي جزاك الله خيرا ولكن ك أ ن الكلام سيختم و ك أ ن ي خرجت منها بخفي حنين تقول لا أ س ق ط تحذيري طيب لا إ ش ك ا ل أ ن ا ب ر أ ت ساحتي مما نقل و أ ق ر ر ت بما قلت والحمد لله رب العالمين أ م ا ق ض ي ة كيف أ خ ذ ت بترجيح قول على قول في الجرح والتعديل ف أ ق و ل بارك الله فيك للذي قال أ ن ت جاهل بعلم الجرح والتعديل ف إ ن كان م ت أ ه ل ا لا لست أ ن ت يا شيخ ولكن السائل الكثير إ ن كان م ت أ ه ل ا ويقول أ ن ي جاهل ف أ ن ا معه ولن أ ن ا م أ ر ب ع ا وعشرين س ا ع ة في كل علم يتقن ي س أ ل ن ي ويمتحنني ويعطيني الميزان الذي يعرف به ا ل م ت أ ه ل من غيره وساقابله بعد ذلك ب أ س ئ ل ة مثلها ونرى إ ن شاء الله هل يحق له أ ن يحكم علي دون أ ن يعرفني أ و لا وهو الذي كتب في إ ح د ى صفحات المنتديات إ ن لم أ ك ن مخطئا فيه يقول يغر يفتن ا ل أ غ م ا ر بتحقيق المناط و ب محل النزاع و نحو هذا الكلام ف أ ن ا معه فلننظر هل أ ن ا أ غ ر ا ل أ غ م ا ر و إ ن كان يدري شيئا من أ ص و ل الفقه ويظن أ ن ي أ ج ه ل هذا العلم و أ غ ر ر به ف أ ن ا معه إ ل ى أ ن يشاء يمتحنني ثم أ م ت ح ن ه ف إ ن كان هذا من داب السلف ولذلك قل يحترم كل إ ن س ا ن غيره ويلزم قدره وكل ما يمكن أ ن تقوله يمكن أ ن أ ر د ه أ ن ا كذلك طيب ونحن نطلب العلم لله ليس ل ل م ن ا ف س ة ولكن لما امتحن البخاري أ ج ا ب طيب فمن إ ذ ا كنت ترى يا كثيري ب أ ن ي على هذا النسق جاهل فيمكنك أ ن تفهمني ح ج ة وتمتحنني ونكتبها وتبقى للتاريخ ويحكم عليها ا ل أ ج ي ا ل هذه و ا ح د ة أ م ا ق ض ي ة كيف أ خ ذ ت نعم س أ ج ي ب ويصلك إ ن شاء الله كيف أ خ ذ ت ف أ ن ا صاحب دليل إ ن شاء الله سلفي اخذ بالدليل و أ ن ظ ر في ا ل ت أ ص ي ل ما أ م ك ن ن ي ذلك ف أ ن ا أ خ ذ ت ه بعلم ونظرت بعلم وقلت ب أ ن الشيخ عليا ل ح ل ب ي في تقديري لا يزال سلفيا قلتها بعلم واضح الكلام فإن كنت ست... ست... إن كان فيه بأني قلت الشيخ علي الحلبي ذلك قلت علي سلفي كنت فإن فيه إن أقطعن ستطع بأني فيا مرحبا يعني إ ذ ا كان أ ن ي أ خ ذ ت بالعلم ف أ خ ط أ أ و أ ط ع ن في أ و أ ج ر ح بهذه ا ل ك ل م ة فهذه لا أ ن ك ر ه ا وقلتها و أ ق و ل ه ا يعني خذها مني م ب ا ش ر ة وهي تسجل ا ل آ ن أ ن ا أ خ ذ ت بذلك بعلم و أ ق و ل الذي يزعم ب أ ن ي اطعن في الشيخ ربيع أ ن ا لا أ ط ع ن فيه والذي يجعل ث ل ا ز م ا ما بين ا ل ت خ ط ئ ة والطعن فمن خطأ أ يعني إمام ا فهو ط و ا ل ذ خطأ ا لا ع ب د يطعن في ادري ل ع ب ا والذي يطع يخطئ الألباني فهو الألباني الألباني لا يخطئ يطعن في、الألباني. يعني أ د ما وجه هذا التفريق في باب العلم وعلى قواعد العلم م ا احترامي للمشايخ لكن العلم لا كبير فيه إ ل ا العلم وها هنا طيب لا أ خ ل ط إ ذ ا كانت ا ل ق ض ي ة سترجع ق ض ي ة الجرح والتعديل والقواعد يمكن أ ن نعقد مجلسا آ خ ر ل أ ن الوقت ت أ خ ر ونتكلم ونتكلم يا شيخ ا ب خ ا ط ب الشيخ ابا بكر العويسي أ ن ت شيخ أ ن ا لا أ ع ر ف ك و أ ت ش ر ف بك والشيخ جمال فريحان إ ذ ا أ ر د ت م أ ن نعقد مجلسا ثلاثيا ولو بنتم للحق أ ر ج ع عنه ونسجله اجعلوا يوما نلتقي فيه وناصحوني أ ن ا ابنكم و أ خ و ك م و ا ل ح ج ة ب ا ل ح ج ة فلا كبير في العلم ل اللا يدور ف ق يضر هذه ه أ ل ز م ك يا شيخ ل ع و ي س ي إ ن كنت تخطئ مالكا في أ ي م س أ ل ة فانت تطعن في مالك و إ ذ ا كنت تخطئ أ ب ا ح ن ي ف ة ف أ ن ت تطعن فيه ولا أ ر ي د أ ن أ د خ ل في هذه ا ل ق ض ي ة أ ن ا قلت و الكلام سجل لا أ ن ت تطعن لازمك الطعن أ ن ا قلت و ب ر أ ت ساحتي من الطعن في ا ل شيخ ربيع انتهت القضايا س أ ل ت م عن محمد حسان س أ ل ت م عن الحويني انتهت قلتم عن موقفي في الحلبي قلتها اعتقد ان الشيخ عليا ل ح ل ب ي الى ا ل س ا ع ة الى هذا اليوم لا يزال في د ا ئ ر ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وتذكرت بارك الله فيك لما قلت الشيخ عبد المحسن قال اهل ا ل س ن ة ولم يقل السلفيين فلا أ د ر ي بارك الله فيك هل أ ه ل ا ل س ن ة ليسوا هم السلفيون فلا أ د ر ي إ ن كان هذا الكلام فيه شيء من الحق فلم أ ك ن أ ع ل م به ما علمت يوما ب أ ن أ ه ل ا ل س ن ة ليسوا هم السلفيون ليس أ ه ل ا ل س ن ة ل ي س و هم السلفيين هذه علمتها اليوم منك بارك الله فيك لعلها ف ا ئ د ة تكتب و تقيد او لعله سبق لسان منك و لم تشعر يا شيخ على كل ا ح ت ر ا م لكم و ت ق د ي ر لكم انا حتى انا حتى انا حتى لو حذرتم مني طيب طيب يا زاد هذه بيني و بين الشيخ طيب, طيب طيب طيب ارجو ان لا يتكلم احد الكلام بيني و بين الشيخ جمال اقول في الاخير أ ق و ل في ا ل أ خ ي ر قلت ما عندي ومن طعن في ب ت خ ط ب اني لا اطعن في الشيخ علي الحلبي و أ ق و ل أ ن الشيخ علي الحلبي سلفي فهذه إ ن كان يراها حقا إ ن كان يراها حقا فقط يحتفظ بها إ ل ى يوم أ ن نجتمع مع الله يوم نقف ح ف ا ة يوم نقف ونحن في ذاك المر في... في... في ارض المحشر هذه نعد لها جوابا أ ن ا هذا اعتقادي من أ ر ا د أ ن يطعن في هذا القدر فله ذلك هذا موقفي لا يمكنني أ ن أترك م اترك أ ع ق د ه لا يمكنني أن أ ت ما أ ع ت ق د ه ل أ ج ل أ ن ك م لا ترضونه نعبر ربي عز وجل ما كلفني إ ل ا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بقوله قولك ياشيخ جمال أ ح ت ر م أ ح ت ر م ك ولكن لا يلزمني قولك ولا قول عويسي ولا غيره بهذا المق أ ق و ل هذا ا ل آ ن هذا الان الذي تقوله لا تلزمني ب أ ن ي أ ط ع ن فيه كيف تلزمني على كل انتهى كلامي أ ن ا ما زلت في ا ل غ ر ف ة بجنبكم جزاكم الله خيرا و أ ن ا ت أ د ف ت معكم ولا أجي ولا ولم أ ق ل شيئا يسيء إ ل ي ك م لكن أ ن يكون هذا المجلس الذي دام ثلاث ساعات تقريبا في آ خ ر ه تقولون تقولون ب أ ن ي في آ خ ر ه تقولون ب أ ن ي ما فعلت شيئا وسيبقى الجرح وسيبقى التحذير لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله أ ن ا بينت ما عندي وقد ذكرت الذي عندي ف أ ك ت ف ي بهذا القدر ومن و ا ل ه د ا ي ة ا ل ه د ي ه هذه يملكها الله فلعلي على خطا والله يهديني ولعلي على حق فالله يبين الحق وهو يهدي الرشاد طيب الكل يتكلم الان شيخ جمال قال لا يتكلم ح د وكلكم الا تفكروا طيب انقطع الصوت الصوت موجود طيب فقلت بارك الله فيك نعم بارك الله فيكم فقلت جزاكم الله خيرا قلت أ ن ا قلت الذي عندي وبينت موقفي وقلت تكلفت بما يكفي لا أ ح ت ا ج أ ن أ ز ي د أ ن ا في غ ر ف ة أ م ا م ك م غ ر ف ة ي باغي الخير أ ق ب ل و ي باغي الشر أ ق ص ر من س ن ة و أ ن ا مع ا ل إ خ و ة في المتون ا ل ع ل م ي ة و س أ س ت م ر على ذلك كل إ ن س ا ن يتلفظ بالذي يجد أ ن ه يقربه عند ربه هذا ما عندي ومن ا ل إ ن ص ا ف أ ن تضع هذا الشريط تحت ذاك الشريط من ا ل إ ن ص ا ف والعدل أ ن تضع هذا الشريط أ ن ا ما سجلته ليس عندي برنامج تسجيل من سجله يضعه يضعه تحت ذاك الشريط و حتى يكون ا ل إ ن ص ا ف ق ل و ه كما كان و كما سمع و كما حفظ والله عز وجل من وراء القزوه و يهدي السبيل شيخ جمال إ ن كان عندك ما تختم به ختم المجلس ف ف ع ل ت ز ا ك م الله خيرا من سجل تفعل لا أ ر ي د أ ن أ ت ك ل م انتهت القضايا انتهت المسائل وكما قال الشيخ أ ب و بكر العويسي حفظه الله قال إ ن م ا يزكيك علمك وعملك فاذا إ ذ كان ف إ كان هناك باب امتحان في العلم كما امتحن البخاري وهو الامتحان في العلم كما لا يخفى المشايخ فيه ث ل ا ث ة أ ق و ا ل جوازه ومنعه وجوازه بشروطه فمن كان يقصد بهذا العلم يمتحن في العلم ويعطي بعد ذلك ت ز ك ي ة في العلم ف أ ن ا تلميذكم وابنكم وصغيركم أ ق ب ل ا ل ت ز ك ي ة أ ق ب ل هذا الباب فيما أ د ر س وفيما أ ق و ل أ م ت ح ن و ا ف إ ن كنت يعني أ ه ل ا والشيخ قال سمعت بعض اشرطتك ف إ ن كان ما سمعه خير فيقول فيه الخير و إ ن كان ا ل شر فيقول فيه الشر والله وحده هو الذي يرفع ويضع ويعلم الحقائق سبحانه اللهم لا ت ؤ خ ذ ن ا إ ن نسينا و ا خ ط أ ن ا كثره الكلام يكون فيه الزلل فاللهم غفرا و ر ح م ة يا رب إ ن كان من حق قلته فهو من توفيق الله عز وجل و إ ن كان من خ ط أ أ و زلل فهو من نفسي ومن الشيطان وكل ك ل م ة فهم منها طعن في عالم من العلماء ف إ ن ي ا ل آ ن راجع عنها و أ س ت غ ف ر الله منها وكل ك ل م ة فهم منها تنقص من واحد من أ ه ل الفضل السلفيين ف إ ن ي اتوب إ ل ى الله منها ا ل آ ن ا ل س ا ع ة لا أ ر ج ع إ ل ي ه ا إ ن شاء الله كل ما فهم مني ب أ ن ه خلط أ و ط لمز ف إ ن ي راجع عنه هذا الذي يمكن أ ن أ ق و ل ه و الدنيا هذه س ا ع ة و الدنيا دول و لكل مقام ا مقال و لكل زمن رجال سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف المرسلين لكم اللاقط استمع ما تقول يا شيخ جمال لا أ س م ع لغيرك استمع اليك أ ن ت إ ن شاء الله ثم تختم و أ ن ص ر ف راشدا فليما يشغلني في بيتي وفي أ ه ل ي والحمد لله وحده ولكم اللاقط طيب لهذا يا أخوان. بارك الله فيكم. طيب يا فيكم في الجميع بارك بارك أستأدن لهذا الله الله أخوان اعتذر ل ل إ خ و ة أ نقطه الجميع ا ل غ ر ف ة ل أ ن ا ل ك ت ا ب ة في السبوره اشترطنا أ ن لا نكتب ل أ ن أ ع ط ي ن ا كل واحد دور و اعطينا اللي يتكلم و اعطينا الضيف اللي دخل علينا ضيف و أ ر ا د أ ن يبرر موقفه و يدافع عن نفسه أ ع ط ي ن ا ه وقته الحمد لله هذا داب أ ه ل العلم أ ن يتناصحوا و يتناقشوا ب ا ل أ د ل ة و ا ا ل ب ر ه ي ن حسب على ضوابط ش ر ع ي ة م ب ن ي ة على الكتاب و ا ل س ن ة و ف ه م السلف الصالح نلخص اللقاء هذا حتى لا نخرج أخونا المنذر ليلتين من منه اللقاء لا بظلم لأحد اللقاء هذا هو اللي طلبوه دخل علي أخونا أبو المنذر بعد بعد من إخراجي لذاك الشريط إخراجي هذا هذا الذي هو حذرت حتى أبو بعد وعددت النقاط التي اتهم فيها وبعد ما جاءتني الرسائل من قبل حوالي أ س ب و ع ي ن واتهامات عليه ف ف ن ت ه ا و ت أ ك د ت منها وتثبت ثم تكلمت في الرجل قبل ليلتين فبلغني أ ن ه يريد أ ن يقابلني لكن أ ن ا ح ق ي ق ة لم أ ل ت ف ت لماذا ل أ ن ي ما كنت نشيط أ ن أ ل ت ق ي به جاء اليوم ضيفا ورحبت به وهذا واجب علينا أ ن نلتقي كطالب علم يرحب به ونشوف ايش عنده ويدافع عن من نفسه من حقه انتهينا منه من ا ل آ ن اصائد انكاره على ان مشايخ الجزائر عدلوه او زكوه قال انا ما قلت هذا الكلام لكن اقول ان علم مشايخ الجزائر لا يثنون عليه و اقولها من ا ف ب ي بل انهم يقولون لا ننصح به طيب بقينا ق ض ي ة الحلبي الحلبي ما زال هو الرجل ا ل آ ن و ي ص ر أ ن الحلبي إ ل ى هذه ا ل س ا ع ة رجل عالم سلفي صاحب س ن ة والشيخ ربيع أ خ ط أ في تبديعه ل ح ظ ة بارك الله فيكم ا أ س م ي ولن أ س م ي لن أ س م ي أ ن ا لست بصاحب ف ت ن ة إ ن قبلت ثقتي هذه هي ما قبلتها الله يسهل أ م ر ك لا لا ما حتكلم فيها بارك الله فيك ل أ ن متو... ي عندي وثائق عندي وثائق وتكلمت معها مباشره ة بمشايخ ا المد... مباشرة المهن نلخص عشان نخرج من المسألة آ... سؤال الكثير وأنت لم أجبت. لم تجب. على ماذا من لم لم حكمك أجبت تجب بنيت نخرج نلخص سألك على وأنت على تعديل الحلبي ما أجبت ما نريد قواعد س ل ف ي ة ما أ ج ب ت لا لا ما أ ج ب ت أ ي علم ق ت بعلم هذا هذا تهرب فقط علم يكفي أ ن ت في ا ل أ و ل ذكرت أ ن ك قلت و أ ن ا قلت بما قاله الشيخ ابد المحسن العباد أنه رجل أ ن ه سلفي ثم جاءك أ خ و ن ا الشيخ ا ل ع و ي س ي وقال إ ن الشيخ العباد قال إ ن ه من أ ه ل ا ل س ن ة ولم يقل سلفي لا لا أنا ما أ ن ا ق ش ه ا أ ن ا ما أ ن ا ق ش أ ن ا أ ق ر ر ا ل آ ن عشان نخرج ولا زلت أ ن ا أ ت ك ل م عن نفسي لازلت أ ر ا ك مخالف للسلفيين في هذا العصر من الجزائر إ ل ى الحجاز ل أ ن مشايخ الجزائر لا يثنون عليك و أ ن ت هنا ا ل آ ن تعلن أ ن الحلبي لا زال سلفي فنحن نقول وهذا أ ت ك ل م عن نفسي ولا أ ج ا م ل أ ح د ما زلت أ ح ذ ر منك في هذه النقطه ة تأخطأتك للشيخ ربيع أنه في الحلبي أنا ا أنها طعن غير مباشر نعم ما أ ت ي ت بجواب شافي كافي على ما هو حكمك كيف بنيت حكمك على تزكيتك للحلبي هذه انتهينا منها بقي بعلم هذا ش أ ن ك ما بينت لنا العلم القواعد ما هي طيب نؤجلها لوقت آ خ ر انا, أنا لست مستعد أ ن ا لست مستعد ا ل إ خ و ة اللي يريدون كان الشيخ العويسي و أ خ و ن ا الشيخ حمود الكثيري و أ ح د يريد أ ن يناقشك أ و تقبل منهم نقاش أ و م ف ا ص ل ة في هذه ا ل م س أ ل ة ويجتمعون معك هذا ش أ ن ه م أ م ا أ ن ا فلا أ ق ب ل ولا أ ر ي د أ ن ا لا أ ر ي د وما زلنا في هذه مختلفين في هذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة الحلبي وطعنك المغلف في الشيخ ربيع وعدم ثناء مشايخ الجزائر عليك انا اقول ما تقول والله ما, ما طلبت ما زكوني أ ن ا أ ق و ل لك بالحرف الواحد أ ن ه م يقولون لا ننصح به بس فبارك الله في الجميع و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينفعنا بهذه ا ل ج ل س ة وقولك أ ن ك تقول حط هذا التسجيل تحت التسجيل هذا لك علي أ ن تريد أ ع ط ي ك التسجيل أ ن ا أ ع ط ي ك أ ن ا سجلت إ ل ى هذه ا ل س ا ع ة و المسجل مفتوح أ ن ا أ ع ط ي ك إ ي ا ه و حطه محل ما تريد لكن حطه ب ا ل أ م ا ن ة لا تقطع ه منه شيء تريده أ ع ط ي ك إ ي ا ه ما تريد بكيفك أ ن ا ما أ ض ع أ ن ا ما أ ش ي ل ولا أ ن ا حطه عندي في ا ل إ ر س ي فقط أ ن ا لا أ و ز ع اللي وزع ا ل إ خ و ا ن لا أ ض ع في م ن ت د ى شيء انا بارك الله فيك هل انا ما نقلت والله أ ن ا ما نقلت انتبه والله ما نقلت سئلت هل ننقل يا شيخ يعني ظ ن و ن ه السر قلت قلت انا ما عندي شيء خ ب ي أ ن ا كنت أ ت ك ل م على مائه وسبعين ا ل آ ن شوف مائه وسبعين تقريبا ما عندي مانع بارك الله في الجميع أ ن ا هذا كلامي ولا عندي غير هذا الكلام وهذه ا ل خ ل ا ص ة فمازلت على